الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة الحمد العالمين والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الجمع الكريم والحضور المبارك السلام عليكم ورحمة الله لله على رسول وعلى آله على إلى عليكم ومن يوم بهذه بسنته شرعه رب ورحمة ر ب و ك ا ل ا س ت ق ا م ة على دين الله حلم جميل يراود كل شاب و ش ا ب ة و ل أ ن ه ا من المفردات ا ل ط ي ب ة الصلاح ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ط ا ع ة فعل الخير ا ل ف ض ي ل ة ا ل ع ف ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة كل هذه المفردات تظل حلم جميل و أ م ن ي غ ا ل ي ة أ ن يستقيم كل واحد منا على الخير و ا ل ط ا ع ة ولكن ث م ة عقبات تعترض أ ج ي ا ل ن ا وتحول بينها وبين الالتزام الجاد و ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ص ا د ق ة بعض هذه العقبات ترجع إ ل ى الشباب أ ن ف س ه م ما ي ع ي ش و ن من ح ا ل ة ضعف وعدم ث ق ة في أ ن ف س ه م ومقدرتهم على تجاوز عقبات الشهوات وكثير منهم يقول أ ر ي د أ ن أ س ت ق ي م ولكن ما فادس او أ ن ا ش ي ط ا ن كبير أ و الله لسا ما هداني أ و بعد العمل ذ كله التزم إ ل ى غير ذلك من عقبات سببها الشاب نفسه أ ن ه لا يثق في م ق د ر ا ت ه بل قبل ذلك قد لا يثق في ربه سبحانه وتعالى أ ن ه يوفق وبعض هذه العقبات ترجع إ ل ى ا ل ب ي ئ ة و ا ل ش ل ة والمجتمع ومن حولك وبعض هذه العقبات قد ترجع إ ل ى الواقع ا ل م ث ب ت ك ث ر ة التيارات تعدد الفصائل تباين الجماعات يقول أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س ت ق ي م و أ ر ي د أ ن أ ل ت ز م ولكن مع من أ ل ت ز م مع هؤلاء أ م مع هؤلاء مع من أ ل ت ز م كل هذه التساؤلات احب أ ن أ ن ف ذ إ ل ي ه ا من خلال هذه ا ل م ح ا ض ر ة أريد أن ألتزم ولكن الالتزام في هذا العصر بالذات يعتبر أ ص ع ب من غيره وهو الزمن الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند لما قال إ ن الله ليعجب ا من شاب ليست به صبوه أ ي ليس به شذوذ في ا ل ع ا ط ف ة ولا الحراك في ا ل أ ف ك ا ر والمفاهيم و إ ن الله ليباهي ا ملائكته بهذا الشاب يقول, لله يقول الله في عرشه ل ل م ل ا ئ ك ة فلان الفلاني في ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة استقام لماذا ل أ ن المغريات من حوله ك ث ي ر ة والفتن تحيط به أ ن ا لا أ ك و ن مبالغا إ ن قلت عصرنا الذي نعيش فيه هو عصر المغريات والصوارف والشواغل بكل ما تحمل ا ل ك ل م ة من معنى بل أ ح ي ا ن ا أ ق و ل هو عصر ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء هو عصر قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سنن ابي ا ل د الهرج كهجرة إلي أي من داود ل ل الفتن كمن هاجر من مكة إلى المدينة في عهد الصحابة يكتب له أيام هاجر مكة عهد و ل ن ج ر ة المعين و أ خ ط ر ما في ذلك أ ن طوفان ا ل ع و ل م ة أ ث ر ت حتى على أ ذ و ا ق ن ا دعك من الشباب التائه حتى الشباب الذي عرف المساجد وذاق طعم ا ل ق ر آ ن تجد في أ ن م ا ط حياته وبعض وفي ب ع ض و بعض أ ذ و ا ق ه لا يخلو من ا ل ت أ ث ر بالغرب في أ ن م ا ط الديكور في ا ل أ س ا س ا ت ا ل م و ج و د ة في البيوت في ط ر ي ق ة فرش و ت أ س ي س المنازل في ط ر ي ق ة التعاطي ل ل ح ي ا ة نفسها قد لا نخلو من ا ل ت أ ث ر بطوفان ا العولماء اثرت هذه ا ل م س أ ل ة فكسرت الحواجز ورفعت الحجب فكان عصر الانفتاح يتعامل الرجل مع ا ل م ر أ ة التعامل العادي والتلقائي بدون الحجب ولا حواجز ا ل أ م ر عادي حتى ا ل ش ر ي ع ة التي وضعت مصطلحات هاديه في التعامل بين ا ل ر ج ل و ا ل م ر أ ة و أ و ل هذه المصطلحات مصطلح اسمه ا ل ف ت ن ة التعامل ف ن ة ا ل ت بين ا ل ر ج ل و ا ل م ر أ ة قائم على ا ل ف ت ن ة اتقوا الدنيا واتقوا النساء ف إ ن أ و ل ف ت ن ة بني اسرائيل كانت في النساء ما ت ر ك ت بعدي فتنه ة فتنة شوف يتعاملون لكن الناس لا مع مع, مع, مع, مع ذ ا الإطار في إ ط ا ر ا ل ف ت ن ة و أ ن ا أ ب ش ر ك م أ ن لدي ر س ا ل ة م ك ت و ب ة سوف تنشر قريبا حول ا ل ع ل ا ق ة بين الطالب و ا ل ط ا ل ب ا ل ج ا م ع ي ة وحول مفاهيم الحب الطاهر والونسات والغراميات والعلاقه تحت الزمان ا ل ش ر ي ف ة وعلاقات الصداق والخطوبه ة كل ذ ه على الكتاب والسنة رسالة ضوء سوف تخرج رسالة قريبة إ ن شاء الله حتى هذه ا ل م ح ا ض ر ة يعني أ ط م ئ ن ا ل أ ح ب ة أ ن ه ا م ك ت و ب ة و أ ن ه ا م ط ب و ع ة وسوف توزع إ ن شاء الله على الناس لكن الذي أ و د أ ن أ ل م س ه في ظل طغيان العولمه وتنامي التيار المادي وغياب أ ش و ا ق الروح والعمق ا ل إ ي م ا ن ي و ا ل غ ي ب ا ل ج ن ة والنار تضعف معا للالتزام الحقيقيه ل أ ن أ ه م ما في الالتزام واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين أ ن تكون مستمر على ع ب ا د ة و أ ن تكون مستقيم على ط ا ع ة ولذلك أ ق و ل في ظل هذا الطغيان المادي أ ش ع ر أ ن أ ج ي ا ل ن ا من الشباب تعاني تعاني تناقضا رهيبا بين قناعات ر ا س خ ة وبين مفاهيم إ ي م ا ن ي ة ص ح ي ح ة في نفوسنا وبين واقع يدعو المسلم إ ل ى التناقض كثير من الناس خ ا ص ة من الشباب إ ذ ا وقع في ا ل م ع ص ي ة لا يكون مرتاحا ضميره يؤنبه ونفسه تقلقه و إ ي م ا ن ه يتعب في نفسه فلا يشعر وذهب إ ل ى ا ل م ع ص ي ة طلبا ل ل ذ ة وبحثا عن المتعه ف إ ذ ا ب ا ل م ع ص ي ة تعود عليه وبالا شك وقلق وتعب و إ ر ه ا ق ذهني و إ ل ى غير ذلك ولذلك أ ش ع ر أ ن أ ج ي ا ل ن ا في ظل هذا الطغيان المادي والاختراق القيمي الذي حصل يعيشون هذا التناقض الكبير أ ب د ا بعد ذلك الحديث المباشر عن لماذا لا يلتزم الشباب كثير من الناس يود أ ن يلتزم ولكن لا يستطيع وهذا الكلام ب ا ل م ن ا س ب ة أ ع ن ي به حتى الشباب الذي يزعم أ ن ه ملتزم كثير من الشباب أ ي ض ا يظن أ ن ه ملتزم مع أ ن ه قد يلتزم الالتزام الشكلي الالتزام الشكلي ويستقيم ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ص و ر ي ة في شكله حريص على ا ل س ن ة لكن القلب قد يحصل فيه نوع من أ ن و ا ع الجفاء وهذا من إ ش ك ا ل ا ت و إ ن ع ك ا س ا ت الطغيان المادي ل إ ف ر ا ز ا ت العولمه بمعنى الكثير منا ن يصلي ولكن يصلي ص ل ا ة ا ل آ ل ة و ي ت ع ب ت ع ب ا د ة الروتين دون أ ن ينفذ إ ل ى جوهر وحقائق ا ل ع ب ا د ة ولا إ ل ى معاني ا ل أ ل ف ا ظ و ا ل أ ذ ك ا ر التي نقولها أ ش ع ر أ ن اشكالا كبيرا تعاني منه ا ل أ ج ي ا ل ولذلك أ ر د ت إ س ه ا م ا لوضع ا ل ل ب ن ة ا ل أ و ل ى وفتح الطريق أ م ا م الشباب ليستقيموا وما أ ج م ل ا ل ا س ت ق ا م ة ومن جمالها ان الذي يعمل بضدها يود أ ن يكون عليها و أ ن الذي لا يستقيم لو أ ن ه أخبر غير مستقيم لما رضي بمعنى لو فزل و ب يسكر و انت ق ت ل و السلام عليكم يا سكران م ا ب ر ض ى ولو فزل و سكران ق ت ل و السلام عليكم انت من الصالحين بذكيف ل أ ن كلمه الصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة يطلبها كل الناس حتى الذي لا يقيم عليها وهذا يدل على أ ن ه ا م م د و ح ة و م ر غ و ب ة و م ط ل و ب ة و م ق ص و د ة و أ ن النفوس تهفو وتتطلع أ ن تكون من أ ه ل ه ا أ ر ن ي شخصا م ن ح ر ف يحب أ ن ينادى ب أ ل ق ا ب المفسدين والمنحرفين والمجرمين ورني حرامي لو قلت لوين يا مفسد ب يرضى إ ذ ن ا ل ا س ت ق ا م ة والالتزام أ م ر كلنا يريده طيب قسمت بعد هذه ا ل م ق د م ة ا ل م ح ا ض ر ة إ ل ى عوائق وعقبات في طريق الالتزام ثم منارات ومعينات على الالتزام وكما أ س ل ف ت أ ن هذه يعني الافساد و إ خ ر ا ج ا ل إ ن س ا ن عن الطريق الصحيح ا ل ش ل ة والخل ة و ا ل ص ح ب ة والمجتمع تلعب فيه دورا كبيرا المفاهيم الخاطئه تجاه الالتزام و ا ل ا س ت ق ا م ة تلعب دورا كبيرا المجتمع ومن حوله يلعب دورا كبيرا الشيطان ووساوسه وتهييد الشيطان وضربه على أ خ ط ر ا ل أ و ت ا ر ا ل ح س ا س ة في ا ل إ ن س ا ن تعرفها ا ل ش ه و ة أخطر ا ل أ و ت ا ر ا ل ح س ا س ة في دواخذ ا ل إ ن س ا ن ا ل ش ه و ة يضرب عليها الشيطان على هذه ا ل أ و ت ا ر ضربا يهيد ا ل ش ه و ة في نفوس كثير من الشباب و ا ل أ ج ي ا ل في ت ق د ي ر أ و ل المعوقات والعقبات في طريق الالتزام ضعف ا ل إ ي م ا ن إ ذ أ ن ق ض ي ة السلوك و ا ل أ خ ل ا ق ترتبط ارتباطا قويا ووثيقا ب ق ض ي ة الايمان واليقين و ا ل م ع ر ف ة فكلما كان الشاب أ ع ظ م إ ي م ا ن ا كلما كان أ ك ث ر و أ ش د و أ ق و ى التزاما وهذه ق ا ع د ة عندي ر ا س خ ة قال الله عن الفتيه إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وبعد ذلك وزدناهم ب ع د ذلك و هدى أ ت ت ا ل ز ي ا د ة بعد وجود ا ل ق ا ع د ة و ا ل أ ر ض ي ة ا ل ر ا س خ ة من ا ل إ ي م ا ن ما هو ا ل إ ي م ا ن أ خ ت ص ر ه لك في تعظيم الله عز وجل و إ ج ل ا ل ه و ا ل إ ق ب ا ل على الله بكلياتك والخضوع له سبحانه وعندها فلا تؤثر رضا أ ح د على رضاه ولا تؤثر حظ نفسك على حق ربك إ ذ ان حق الله ا ل ا س ت ق ا م ة وحظ النفس التمادي في ا ل ش ه و ة و أ ن تزدر في الغي وهذا السلوك والتربية رحمه الله باعتباره أهل الإشكالات ابن القيم من من يرى أ ن ا ل ش ه و ة من أ ك ث ر المعيقات بمعنى إ خ و ا ن ن ا ا ل ش ه و ة ينبغي أ لا ترتبط في أ ذ ه ا ن ن ا ب ا ل ش ه و ة تجاه ا ل م ر أ ة أ و ش ه و ة ا ل م ر أ ة تجاه الرجل لا ش ه و ة ا ل أ ك ل ش ه و ة الشرب ش ه و ة النوم ش ه و ة النظر حتى فضول النظر كما نظر للنساء ياسلام ا ل والله لقيل ا ل و ن اللون البيج ده جاي تمام مع ا ل م س أ ل ة دي, دي نفسها ش ه و ة يعني م س أ ل ة م ب د أ ا ل ش ه و ة التي هي الميول ا ل ش ه و ة ا ل ق ا ئ م ة على الميول من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت ن ا هذه الشهوات هي التي تعيق ا ل إ ن س ا ن عن الالتزام ل أ ن ه عنده ش ه و ة م ع ي ن ة ش ه و ة في م ش ا ه د ة فيلم يمنعوا هذا ويقعدوا عن أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها أ و حتى عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ش ه و ة ا ل أ ن س والسمر الشهوات ا ل ك ث ي ر ة يقول ابن القيم تواجه الشهوات التي في النفس بعدد ا ل إ ي م ا ن أ ه م شيء عده ا ل إ ي م ا ن ومصابيح اليقين ا ل م ت ق د ة بزيت ا ل إ خ ب ا ت اليقين إذا كان ن ع د هذا مصابيح المصابيح دائرانا زيت ه اليقين الراسخ الذي يجعلك لا تنظر إ ل ى ا ل ش ه و ة باعتبار أ ن ك فقدت شيء عظيم إخوانا في من الناس لما يعني يكون ع ن ي ي م ل ت ز م ويلقى الناس قاعدين ي ع م ل و ا ي ق والله ل ا ل نازل س حظهم ياخي ل أ ن ه لا يلتزم إ ل ا لما يدرك انه ما في سوره احسن منه أ ص ل ا في الدنيا وهذه د ر ج ة د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا من درجات ا ل أ ن س بالله يا أ خ ي أ ن ت ت أ ن س بالله وغيرك ي أ ن س بالبشر أ ن ت تقوم الليل تناجيه أ ب و سليمان الداران رحمه الله يقول أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د طربا من أ ه ل اللهو في لهوهم أ ن ت تناجي الله في ي و م ف ي الليل وفي هذه ا ل س ا ع ة وذاتها م ج م و ع ة اجتمعوا على فنان يرقصون ويتمايلون ويقول لهم القائل ما زال الليل طفلا يحبو فرق بين ليلك وليلهم ولذلك قال أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د فرحا وطربا من أ ه ل اللهو في لهوهم كان يقول الحسن البصري أ ه ل الليل أ ن ظ ر الناس وجوها ل أ ن ه م خلوا بالرحمن فكساهم من نوره لا يمكن أ ن تقارن、هذا. هذه ا ذ ه المتعه ا ل ر و ح ي ة ا ل ع ا ل ي ة وهذا ا ل إ ق ب ا ل ا ل ق ل ب الكبير على الله والخضوع له بمن يعبثون ويلعبون سبحان الله أ ص ل ا ما بتلقى بك ناس حضروا حفله وصلوا صلاه الصبوح الحفلة ينوموا ما ناس ساعتين ما ما حاضر ناس اثنين يجي بيمشي الصبح ا ما ننتظر لحد ي أليس ل و سوا ا ب ض ر فجر حفلة يصلم ده نادي حاضر وفي ن ا س من هذه ا ل إ ش ك ا ل ا ت إ ن ه ي م ك ن ا ل أ خ و ن ن ا ك شيء ي ن ان يكون ا ك ش ي ي م ن يكون ا ي ء يمكن ان يكون هناك ء يمكن ان ي ك و ا ك م ك ن ان ه ن ا ق شيء يمكن ان ي ن شيء ي م ان ي ن ه ا ك ط ي ب ي ن ي ع ن ي ش ان ي ك و ي س و ف ا ض ل و ف هناك شيء ي ك ب م ع ه ب ن ي ش و ن هناك ش ا ل م ن ا س ب ة عن ص ل ا ة الفجر وهذا ل صل الفجر وكده قال لي والله ما قعد ا صل الفجر دي مش ك ت ت ل و ح ي د ة قال لي والله يا شيخنا لا عندي ع ل ا ق ة مع بنات لا بسجل ولا اي حد انا بس مش ك ل ت ي ص ل ا ة الفجر وطلع ايام الامتحانات قاعد ت س ا ه ر قال لي قاعد تساهل ر ق ت ل ع اعتبر نفسك ممتحن مع رب العالمين في ناس الساعه ة الصباح ممكن اصحى ي ا م الامتحانات دي أ ي ا م ا ل ز ن ق ة وقصه ا س ع ت ي صباحا ويجرها لحد الصباح ما عنده م ش ك ل ة قال بخليك تقول ص ل ا ة الفجر شنو انت ما في امتحان دائم مع ربنا بعدين عدم م ع ر ف ة قيمه ص ل ا ة الفجر في وقتها اشكال للناس يا اخوانا ص ل ا ة الفجر فرق قبل ص ل ا ة الفجر س ن ة سنة الفجر ركعتان قبل ص ل ا ة الفجر خير من الدنيا وما فيها الدنيا عالما نحن تعرفه الان هذا عصر من عصور الدنيا زمن من ا ز م ن ة الدنيا اما الدنيا منذ ان خلق الله الخليقه الى يوم القيامه نحن ي ا ن ا ل آ ن في جزء من الدنيا ركعتين من الفجر قبل الفجر تساوي الدنيا احسن من الدنيا وما فيها الدنيا الان كذا الدنيا كلها خليها كان فيها قصر سليمان يا اخي سليمان س ن ة الف قبل الميلاد يعني عاش سليمان تقريبا س ن ة ألف قبل الميلاد. سنة الف م ي ل ل ا د سنة أ قبل الميلاد ب يجيب عرش بلقيس من اليمن إ ل ى فلسطين في لمح البصر تقول ذاته مستقرة خدت فاتقعده تحرك قدر موبايل موبايل شنو بيأكل عيش الموبايل عرش ده. والعرش ذاته ناسو دخلوا لي بيأكل لما فلما العرش الجميلة اليمن له فلسطين عيش يعني ما من انجابه دولاب رأاه براء حسن عرش ده في في البرن ل خ وفي ا ا ل و ض ق و و ل لأخذ د الزمن ب ده قاعد خدت ما كويس ه له دخدته له ذاته حجر حجر بيجاي حجر العرش يأخذ سليل يخد بيجاي إلا ماذا فتخدت ي تقول بس ص م م هذا يقنف يكون د ه قصر ممرض من قوارير قصر من جزاز جزاز أ م ل س ا ل م ل ك ة يا اخوان الملكه ة م ع ن ا تح... تحسن التعامل مع التقنيات ا ل م و ج و د ة يعني ما ه ذ افزع الزواج جاي ي من ر ا جاي من الريف ده ممكن ما يعرف دي م ل ك ة وبعد ده لما ر أ ت القصر حسبته ل ج ة وكشفت عن ساقيها أ خ ب ر ت أ ن ه قصر ممرض من قوارير قصر من قزاز كان قبل أ ل ف س ن ة قبل الميلاد يعني قبل أ ر ب ع ه الف س ن ة كان في قصر في فلسطين من جزاز ما ورديني في قزاز ص ر من ج ولا في باريس وين القصر المنزل ج هذا وبعد وحق نبي بعد ما قعد ل أ ن ه في ا ل ن ه ا ي ة دنيا ا خ و ا ن ا شوفوا المعاني بتاعه ا ل إ ي م ا ن وعدد ا ل إ ي م ا ن و ا ل ث ق ة في الله سبحانه وتعالى و ط م أ ن ي ن ة القلب و إ ق ب ا ل ه على الله بالكليه هذه معاني م ط ل و ب ة خ ا ص ة في هذا العصر لذلك الركعتين قبل الفجر أ ن ت أ د ي الدنيا مساحته ا و أ د ي الاخره مساحته المشكله ا احنا الدنيا بتستغرقنا يعني نعطي الدنيا م س ا ح ة أ ك ث ر مما يجب إ ذ ا كان ر ك ع ت ي ن قبل الفجر يعني ا ل ر ق ي ب ة خير من الدنيا وما فيها ياخذ الدنيا دي فيكم ه ا ك ل ي طف في العالم أ ح س ن ك ل ي طف في العالم اين ا ل ر ق ع ت ي ن دير خير من ا ل د ل ي ة كلها ب م ع ا م ل ة ومستشفياته و ب أ ي حد الدنيا فيه كم ع ر ب ي ة كامله كم ب ن ك مركزه ف ي كم شركه ة ب ت ع نفط فيه كم دوله ة ف ي كم عماره في نيويورك انتقل عماره المنشيه تاكل العيش مع عمارة نيويورك عمارة المنشية بتاكل عيش مع عمارة عمارة المنشيه ناس تأكل بدة والحاج يوسف لكن مع نيويورك ق ل ت أ ك ل عش ياخذ عمارته ا الدنيا كلها والعربات ا ل م و ج و د ة قال ليك ركعتين خير من الدنيا ما ف ي انت ضيع ص ل ا ة الفجر الفرض لمجرد س ه و ة النوم هذا إ ش ك ا ل و وأ أ ن ا أ و د أ ن أ ق و ل ش ي ء إ خ و ا ن ن ا أ ه م م ي ز ة ل ل إ ي م ا ن في تقديري أ ن ا ل إ ي م ا ن يسهم ب ا ل ن س ب ة للشباب في قضيتين أ س ا س ي ت ي ن ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى الاستقرار الفكري لدى الشباب كثير من الشباب يعاني بلبله الفكريه و الشباب, الشباب الآن يعاني ب ل ب ل ة ف ك ر ي ة ح ق ي ق ي ة ك و ز راسه جايه هو يريد أ ن يستقيم يقول لك أ د ع و إ ل ى الله المجتمع ا ل أ ه ل ا ل أ س ر ة ا ل ش ل ة ا ل ص د ا ق ة التي كنت فيها كثير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ترد عليه ولذلك الاستقامة بتريحك، الايمان س ت ت ق ا م ة ر ح ك ا ل إ ي ده يريحك من حيث ا ل ب ل ب ل ة ا ل ف ك ر ي ة ثم يسهم بعد ذلك في ا ل ر ا ح ة ا ل ن ف س ي ة وفي تفجير ينابيع الخير في نفسك يعني أ ن ت كلما كنت أ ش د تعظيما لله كلما كنت أ ك ث ر خوفا مراقبا له في السر والعلى مجتنبا للعصيان مستقيما على أ م ر ه مبادر إ ل ى طاعته ب إ ق ب ا ل ونهم و ب ك ل ي ا و ر ا ح ة و ط م أ ن ي ن ة و س ك ي ن ة و ل ذ ة و م ت ع ة يا أ خ ي نفقد في عصرنا ثلاث من كن ا فيه وجد بهن حلاوه ا ل إ ي م ا ن أ ه م ما في الحديث أ ن ه يؤكد أ ن ل ل إ ي م ا ن ح ل ا و ة أ ي ن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا ذكرت الله هل أ ن ت تجد لنفسك ق ي م ة ع ظ ي م ة وتشعر أ ن ك تمجد الله وتعظمه الشمس والبجر من أ ن و ا ر حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والطير سبحه والوحش مجده والبحر كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ربا ليس ينساه يا اخي هل تشعر ب أ ن ك فعلا تحب الله وتمجده وتعظمه و أ ن ك قريب الى الله و أ ن ك ت س أ ل ه تحس ب أ ن ه قريب منك و أ ن ه يسمعك و أ ن ه يعطيك و أ ن ه يقبل عليك ويسمعك هذه إنه المعاني يا إخواننا أنا مصير إنو التيار المادة الكبير والحياة سريعة الإيقاع أوجدت الإنسان الآلة والعبادة عبادة الروتين الزور برنامجة الشنو مصد برنامجة بدقوم سريعة الشنو وليه أوجدت تسوى الصباح كده تشرب الشاي ب ا ل ل ي ج ي م ا ت او بالبسكويت او بالقرقوش اها ثاني لبسته مشيت ا ل ج ا م ع ة مع المواصلات شغال غنى جيت سائل عربيتك جي راكب ركشة. جيت راكب ر ك ش ة جيت ا ل ج ا م ع ة دخلت وطلعت وقت الفطور مشيت ا ل ك ف ت ي ر ي ا اشتريت سندويشت وشربتلك جدا حاجه بارده ا ل ظ ه ر الزم مشيت صليت ط ر ع ت بعد الظهور وهكذا دوامه لما ترجع ترجع في, في اخر اليوم مجهود ذهني مضني وتحب و إ ر ه ا ق نفسي عالي لا تملك إ ل ا أ ن تنام و أ ن ت ر ق د واليوم الثاني بذات النمط والروتين أ ي ن ذكر الله أ ي ن حب الله أ ي ن ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى فعل الطاعات أ ي ن فعل طاعات تلتمسها إ خ و الرضا ن ن ا ا عن واقعنا ودسو فأتحدد عنه من أ ك ب ر إ ش ك ا ل ا ت الالتزام كثير كويس الخمسة في الجامعة. ما لكم يا ناس. أنا حس ما كويس ما لي. ما لكم يوغ وأصلي في تيهجهون يا لي عليه رضي عن واقعه. هذا يعني يستقيم لأنه أهم شيء في النفس بالتقصير وتعظيم من التزم مالنا حسما الخمسة الجامعة ما حسما ما ما أهم الاستقامة اتهام الناس أنا ناس أنا عن لن لأن النفس الصلوات هذا واقعه هذا الجناية تقول قد وتعظيم الله عز وجل و م ش ا ه د ة مننه ونعمه تشعر أ ن ك مقصر مهما فعلته、طيب. ثلاث من كنا فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن هل وجدنا ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما و أ ن يحب المرء لا يحبه إ ل ا في الله و أ ن يكره أ ن يرجع إ ل ى الكفر بعد إذ أ ن ق ذ ه الله منه كما يكره أ ن يرقى في النار ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن إ خ و ا ن ا ا ل إ ي م ا ن ده عنده طعم عنده ح ل ا و ة ر ا ح ة و س ك ي ن ة و ط م أ ن ي ن ة وخير دوما و بل تجد ا ل إ ن س ا ن وصل د ر ج ة من اليقين أ ن ه بعد ذلك لا يصيبه الشك وهذا معنى ربط القلب وربطنا على قلوبهم يعني بعد ت ز ا ت ه من ك ث ر ة ماديه ا ل ش ه و ة لا تؤثر فيه ما ب ت أ ث ر بدا نهائيا هذه درجه عاليه من ا لكن ث ب طيب ا ت ل السؤال الكبير الذي ينبغي أن ل ا يغفل إ ذ ا كان أ ك ب ر معوق لعدم الالتزام هو ضعف ا ل إ ي م ا ن كيف نحقق كيف نحقق ا ل إ ي م ا ن في نفوسنا وحياتنا والله وأنا الأولى هذا السؤال سؤال كبير جدا النقاط النقطة هذه كبير أعطيتك أعطيتك في هذه النقطة الأولى التأمل والتفكر والنظر في ملكوت الله وخلقه وبديع صنعه سبحانه إ خ و ا ن ن ا ربنا خلق الخلق جميعا والخلق ل ي س إ ن س ا ن ما البشر نعرف ي ف ي ل نوديه لا ا ل ج ل والكائنات والدواب سبحان الله إ خ و ا ن ن ا تخيل الفيل الفيل ده كبير ولا ما كبير كبير مشى انسان ومشى فيل وقع أ ق د ا م الفيل على ا ل أ ر ض أ خ ف وطاه من وقع أ ق د ا م ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن بيضغط على ا ل و ا ط أ أ ك ث ر من الفيل يعني الزبزبات اللي ب ي ح د ث ا ل إ ن س ا ن على ا ل أ ر ض لما يمشي أ ك ب ر ب ث ل ا ث أ ض ع ا ف من اللي بيحدث الفيل ليه ل أ ن أ ق د ا م الفيل خلقها الله م ص م م ة أ ن ه ا في شكليايات أ م ك ن القرابه في واحد وعشرين ايام لان هذا الفيل ه كان ب يمشي على الوطن أ و ل شيء يكسر اقدامه الخلق ده كله في كائنات ض خ م ة في قاع البحر وكائنات صغيره ة دي ك ل ا ربنا مواعيد واحدة براها أخواننا الكون, ده؟ الكون ده كبير. المجرات الضخمة الكائنات العظيمة التي برزوغ وبيكتل يعني في كبير كل خلقها ده الله يا من يرى مد البعوض جناحه في ظ ل م ة الليل البهيم ا ل أ ل ي ل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ي ويرى خرير الدم في أ و د ا ج ه ا متنقلا من مفصل في مفصل إخواننا إلى درجة عالية من الإيمان لا إله خلقه ولا ربنا داء عالية لا من درجة غيره تأمل لتصحي قديم قديم يعجزه شيء بلا ب ا ت دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبد ولا يكون إ ل ا ما يريد خالق بلا ح ا ج ة الخلق كلهم خلقهم ولا يحتاج إ ل ي ه م ولا يستعين بهم على قضاء حوائجه بل كلهم يستعينون به يا عبادي لو أ ن انس اولكم واخركم و إ ن س ك م وجنكم وقفوا في صعيد واحد وطلبني كل واحد م س أ ل ت ه و أ ع ط ي ت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل في بحر يا عبادي إ ن ك م لم تملكوا ضري فتضرونني ولا تملكون نفعي فتنفعونني خ و الناس ن ا دول تكلموا في ل ح ظ ة و ا ح د ة و أ ي ز ل ب لغته وكل ز ل ع ن طلب ب ر ه يسمع ض ي ج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع دا دا كويس. عايز دا, دا, دا, ربنا يسمح له دا دا دا دا دا دا دا الدواء دا دا دا دا العربية الامتحان عيان رجبا عايز ربنا دا دا دا دواج له كلهم وأي مشكلته مرة. يسمعهم في لحظة واحدة ويجيبهم جميعا. خالق يسمعهم جميعا رجح مرة ذريته مرة رازق ويجيبهم بلا بلا في كويس يسمح وأي في واحدة حاجة كده مؤنى يعني بدي ما حصل وقف الرزق يومين قال يا اخوانا ن لحد ما نفتح المخزن الكبير الثاني مما الله خلق ا ل د ن ا ل رزق دمشي ا حصل قالوا يا اخوانا ن ك د ه ننتظرون شويه بس د و ن ي و م ي ن ث ل ا ث ة لحد ما المخزن كبير م المخزن ل تفضل ة ك ك د ه نفتحه الرزق دمشي ا كويس وبعد ذا مميت بلا م خ ا ف ة وباعث بلا م ش ق ة يميت الخلق جميعا ا ل أ ن ب ي ا ء يقبض ارواحهم ولا يتردد وباعث بلا مشقه أن... شفت... ة اليوم ق الاخر ده ق ض ي ة ك ب ي ر ة جدا شكرا في القران آ ن م ا ل ي و مليانه ا ق م ة ي ع ي في يتساءلون العظيم يتكلم شوف الصور قصة عما النبأ والنازعات غرقة يتكلم عن بعد م بالساهرة بعد ذلك يجي يتكلم إ ذ ا السماء ف ط ر ت إ ذ ا الشمس كورت ك ل ف ي يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا السماء ش ق ت كل واليوم ا ل موعود وشاهد ومشهود ا ل ق ي ا م ة دي أ خ ذ ت حيز كبير ليه ياخذ الخلق مما الله خلقه و ع ا د ن وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرون بين ذلك كلهم ي ق و م و ا وفي البهائم البهائم ز ا ت ربنا يبعثه ياخوانا يا البهائم اللي الجزارين بيكونوا لو جبت ا ل ج ز ا ر وقتال البهائم بتحتك اضبحتها ل وينها ما بعرفها ي ياخي تلقى خروف ناس أ ك ل و ا ك م و ن ي ة منه وناس شاروا منه ربع كيلو عشان ي ع م ل ب ي ه حله ملاح وناس اشتروا ا ل ك ب د ة وناس اشتروا الراس وناس عملوا شنو وناس اشتروا الكوارع الخروف الخرفان و ل خ ف ا دي كلها يوم الخبر ب ن ا نجيبها وخد الناس والجن والانس والبهائم بعثها بلا م ش ق ة كخلق وكبعث نفس و ا ح د ة ذلك اخوانا اولا ا ل ت أ م ل ثانيا استحضار القلب والتفكر في نعم الله والائه داء بقو إيمان بقول ثالثا حضور مجالس العلم والذكر ف إ ن الذكر تنفع المؤمنين عند أ ث ر في ا ل إ ي م ا ن الوعظ ق ر ا ء ة ا ل آ ي ا ت المقروءه وتدبر ا ل ق ر آ ن ثم م ج ا ه د ة النفس بالنوافل والطاعات و ا ل أ ذ ك ا ر وصنوف العبادات المختلفه ة ك د انتهينا من المعوق الأول كان مساحة الانتزام المعوق الثاني ضعف الإرادة واستصعاب تكاليف الدين ضعف الإرادة من يعني وده في معوق وعدم ولذلك ضعف ضعف ضعف أكبر أخذ أكبر هو يزو... يا يقول الشده ي ك ت ي ر خلاص صلوات ونوافل ونقرا ل ق ر آ ن ونخلي الحرام الشده ي ا ك ت ي ر وهذا د نتيجة لضعف الإرادة و ه يظهر أ ث ر ه في ق س و ة القلب وفي جمود العين و ا ل ا س ت ر س ا ل مع ا ل غ ف ل ة مما يشعر الشاب ب أ ن ه ضعيف أ م ا م الشهوات و إ ز ا ء المحرمات مع معرفته ويقينه أ ن ه انها حرام ا و و إ خ ن شنو ا الشاب دل بيخلي يقول تقول ل لو ناقشت نقاش موضوعي، الانتزام رأي شنو؟ يقول لك ت ناقشت ز م موضوعي شنو نقاش رائف أ ح س ن حاجة التزم ما ا يقول لك ق د ر م ا قادر, ما قادر أو يقول لك شيطان شنو؟ أنا شيطان أنا شيطان كبير لي لك خلوني كبير أو شنو اصلا قال تعالى إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا ف إ ذ ا قوي الشيطان على إ ن س ا ن يعني أ ن ه أضعف من اضعف ل حالة ل ش ي في ط ا ا ن من أضعف من الشيطان ض ع ي ف ا ل ضعيف ما قادر مع معناه أنت أضعف ضعيف ضعيف ضعف مع معناه طبعه نعالد علاج الشيطان الشيطان الشيطان في ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيف طيب كيف وكذلك هو كان ذلك لأنه الإرادة ما من قادر ما وأظواء أنت إن واستصعاد تكاليف الدين العلاج ا ل أ و ل العلاج العلمي علاج مرتبط بالوعي و ا ل م ع ر ف ة أ ن يعلم أ ن الموت قريب و أ ن ا ل أ ج ل لا يغيب و أ ن ه غدا سيلقى الله يخوانا شوفوا النبي سلم تحدث عن رجل ذكر الله خاليا عيناه والقيامة الآخرة شوفوا وما الله قال ففاضت براه قاعد عن نفسه من سلم رجل عليه بس المعاصبكة مع تحدث تذكر ذكر هو فلا بد من, أن من تذكر الموت أ ن ينظر إ ل ى من استقام أ م ا م ه من الصالحين و ا ل أ خ ي ا ر هل في ناس مستقيمين حياه ما فيها عبث نعم في طيب كيف قدروا كيف تغلبوا على شيطانه هذا ي ق و ل لك سلوى في أ ن تقوي من عزيمتك ومن إ ر ا د ت ك ثالثا أ ن تثق في نفسك ولكن أ ق و ل قبل أ ن تثق في نفسك ينبغي أ ن تثق في ربك أ ن تستعي بمولاك الكريم أ ن ت تريد ا ل ا س ت ق ا م ة تقول كل يوم اهدنا الصراط تطلب من الله جل جلاله أ ن يهديك إ ل ى الصراط المستقيم فثق في أ ن ه سيهديك لما تثق في الله أ ن ت وتقول اهدنا ت أ ك د ان ه بعدك ذ ل سيهديك امشي طوال في, في, في طريق الهدايه و ت أ ك د أ ن ثق في نفسك بعد ذلك وثق في ربك ه العلاج ا ل أ و ل العلاج الثاني العلاج العملي والعلاج العملي أ ن ينخرط في البرامج ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل د ع و ي ة يعني أ ن ت عشان تخرج من ضعف ا ل إ ر ا د ة انخرط في برامج إ ي م ا ن ي ة ثم لا بد من مجاهده النفس وعدم الاستسلام لها ا والذين جاهدوا فينا بتجي الهداية ذلك قال بتجي لنهدينهم ن بعد ب س سبلنا أ ب و ا ب الخير إخوانا عدم الخير عدم فعل الخير حرمان وفعل ا ل م ع ص ي ة خزنان و ر ؤ ي ة ط ا ع ة أ م ا م عينك والانصراف عنها شقاء أم مؤكد 100 طاعه امامك ما قادر تعملها ن ت محروم الله ما وفرت م ع ص ي ة قدام عينك عارفه حرام تعمله انت مخزول ربنا خزلك رفع يده منك ثم عدم ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى ا ل ط ا ع ة نوع ض ر ب من ضروب الشقاء والله يا اخواننا في كثير من الناس عياذا بالله ما موفق هذا من عدم التوفيق ا ل س ك ي ن ة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين إ خ و ا ن ن ا السبل سبل الخير تبقى ميسره قدامك دائره تصدق ما بتكوس لك زول تصدق له ي تلقى طوالي يجي طوالي تطلع الصلد ت ه ف ي شغل ف ج أ ة ا ل أ ذ ا ن أ س د د طوالي تخلع يدك من أ ي شيء وتمشي طوال ي المسجد و ت ج ن بدلي ب وتقرا ا ل ق ر آ ن اخي دا ء دا ء دا ء في زول م م ك ن ي ج ن ب في ج ا م ع بعد ما ي ق ن ب في ج ا م ع تجي و ا ل ج ا م ع ي ت ل ف س في المراواح جو الجامع يقول ز ل ما لك ل ك ا م ا ا نفعك في ل آ خ ر يعين في ا ل م ر ا و و ي ع ياخي ن في ل الموكر يقول الله والحمد لله ولا إله الله والله ه ويهبش ن ا ما جادر سبحان دا ي في يا أكبر أ ضعف وضعف شديد في هذه الارادات ولذلك لا بد من ا ل م ج ا ه د ة ياخي أ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ص ل ا ة الظهر س أ ل ا ل ص ح ا ب ة أ ي ك م أ ص ب ح اليوم صائما الحديث في صحيح مسلم قال أ ب و بكر رضي الله عنه أ ن ا يا رسول الله قال أ ي ك م عاد اليوم مريضا قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله أ ي ك م شيع اليوم جنازه قال أ ن ا يا رسول الله قال أ ي ك م أ ط ع م اليوم مسكينا قال أ ب و بكر أ ن ا يا رسول الله قال ما افتمعن ا في م ر ئ ي ن إ ل ا أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة المستغرب لو انا مش انو ابغى استطيع عمل الصالحات إ ن ه عمل الصالحات من, الص... من بعد الفجر لحد ص ل ا ة الظهر كان عمل ا ل ك ل ا م ذا كله أ ن ا وانت د ا ل ي ن ا شهر لكي نعمل ا ل ش غ ل ذا كلها لكي نجيبه من و ي ن ا ل ج ن ا ز ة نجيبه من و ي ن ما ن ر ج ع ه ق و ل جاءت ا ل ج ن ا ز ة وما شاء الله امك أ ما, ما نجلس تزور عياوزات تزور و أ م ك ن يوم الجنازه ة ج تصبح من الصباح ضربت ش ا ي ك و فطرت زاقه ستصبح ص ا ح م كيف ه ا ش ي ع ت ه الصوم ا فاتت يا أ خ ي لكي د ل توفيق ل تجيل و ف ي ق ت شديد زول يعمل أ ع م ا ل دكولا لحد ص ل ا ة الظهر يكون اعمل اعمال د ك ل ه ك د ه انت أ ق و ل م ا ت ب ع ن ى جبريل لا ت خ ل و ا ل ج ن ة أ ح ر س يومك تصبح صائم طوالي أ ح ر س تمشي تكوس ليك زول مربان وفي نفس اليوم قبل المغرب المهم دكول ه ي م ك قبل المغرب ما ض ر و ر ي لحد الظهر لحد المغرب المهم في و ق ت ا ل م ه م ي تمشي اليوم ت تشوف ليك ج ن ا ز ة ت س ي ئ ة إ ن شاء الله ما عندك مو ع ن ا غير ك ا ل م و ا ا ا ل ل ت ح ق ي ة ج ي ت ناس في المواصلات ر ل قاعدين وقفت و بهذا و المواصلات شوف وقفت بهذا المواصلات وقفت أنا م بهذا ا ل م و ا ا ل ا ل ن ف س شرع ابن القيم رحمه الله يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان والنفس عدو بين جنبيك و س ن ة الجهاد قاتل الذين يلونكم ما الذي يليك قبل ما جاهد لك شيطان ولا دنيا أ و ا ل ح ج ا ه د نفسك قال أ و بكر الصديق رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله آ م ن ه الله من مقته البكره نفسه ويشوف نفسه مقصر ويلوم ويعاتب نفسه كثير في ذات الله يصلي ويقول ا ل ص ل ا ة م ا ف ت ش ب ه ن ا قصرنا في ا ل ص ل ا ة والله لكن الناس المطمئنين الذين امنوا بكرا الله ي ق و ل لك يا زول ا ل ج ن ة دينا ح خاشنه لا قعد نسمي لا قعد نسمي وما قعد نغلت على زول وصلي م نصلي دائما ر ن نتا نشرو شيع ج ن ا ز ة و ا ط ع مسكين و ص و ب هنا ا ل ج ن ة دينا ح خاشنه خاشنه أمن مكر ا ل ل هذا أمن مكر الله من مقت نفسه الله في ت الله الله آمنه الله من م قول ت ه هذا ق أ ب و بكر رضي الله عنه طيب المعوق الثالث غياب المفهوم اليقيني ل ل آ خ ر ة إ ذ أ ن النفس تنزع إ ل ى الفجور وهي عند غياب الرادع والخوف من الله تستمر في العصيان بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه لما تردد في أ م ر ا ل ق ي ا م ة ي س أ ل أ ي ا ن ا ي و ما ل ق ي طيب ا ما م ة هو العلاج يا اخوانا غياب اليقين المفهوم ل ل آ ر ة العلاج ش ن أول ح ج ة خ و ا غياب المفهوم اليقيني ل ل ا خ ر ة شنو ا ل آ خ ر ة تكون ق ر ي ب ة معروف بن فيروز الكرخي رحمه الله صلى بالناس ص ل ا ة الظهر لما ن ج ا ص ل ا ة الظهر قدم أ ح د الطلاب الطالب قال س أ ص ل ي الظهر وفي العصر لا تقدمني قال أ ت ا م ن أ ن تعيش إ ل ى العصر اعوذ بالله من طول ا ل أ م ل إ ن ه يمنع حسن العمل اقيمت ا ل ص ل ا ة وقبل أ ن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس قال حسبكم والناس وقوف هرع إ ل ى بيته دخل ورجع ثم كبر وصلى بالناس وبعد ا ل ص ل ا ة قال لعلكم فزعتم ذكرت أ ن في بيتي س ت ة دراهم فذهبت و أ و ص ي ت ع ا ئ ش ة أ ن تنفقها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده قلت قال القروش قال ننفقه قال سألني. يقول ستة ما أنفقتها أقول لي صلي صلي الصلاة الله يسألني لي لي الله قال المفهوم اليقيني يساعد على الاستقامة يعني عجيبة. وعلاج ذلك بالبصيرة نموت ستة اذكر ما كاعدة دراهم ما يساعد مساعدة الوعد والوعيد في أمشي يعني عجيبة أمكن خضور شنو من في بعد بمعنى أ ن تجعل ا ل آ خ ر ة ق ر ي ب ة و أ ي حدث أ م ا م ك أ ر ب ط ب ا ل آ خ ر ة إ خ و ا ن ا دي, دي, دي, دي م ش ك ل ة ا ل آ خ ر ة م ا تكون غ ا ئ ب ة ا ل إ ن س ا ن ما بيذكرها يحكي نشوف النبي سلم يقول ما أ ن ا والدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت ظل ش ج ر ة ثم راح وتركها أ ي شيء في ح ي ا ة السنف يذكرهم ب ا ل آ خ ر ة لما يشوفونه النار م و ل ع ة في الشارع و المطاف و افين يقول أ ع و ذ بالله من عذاب جهنم اللهم ق ي ن ا ع ذ ا بناء و اجرنا على ا ب ن ا و ب ي ر ن ا ع يقول ا ل ل ه م ق ي ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ش و ف ك ر ن ا كيف على بناء و اجرنا على بناء و ش ا ف ا ل م ح ل ى بناء و اجرنا على بناء و اجرنا على بناء و اجرنا على بناء و اجرنا ل على ب ن ا ي و ا ج ر ن ع ي م ر ب ا ل ع ا ل م ي ن تخش سوب تعجبك المطايب قول في الله ا ل ا خ ر ة كيف دي الدنيا ا ل ا خ ر ة كيف ا ل ج ن ة كيف أ ر ب ط طوالي قس قاعد في أ و ض ه ظلمت ا س ت ع ي د بالله من ظ ل م ة القبر وهكذا ق ص على ذلك دائما تربط ا ل أ ح د ا ث من حولك ب ا ل آ خ ر ة طيب المعوق الرابع والعقبه الرابعه في الالتزام بعض المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة عن التدين و ودي أ ن ا اركز عليها بعض المفاهيم الخاطئه عن التدين و واحد ظن بعض الناس أ ن الالتزام تشدد و أ ن الالتزام الجاد بتعاليم ا ل إ س ل ا م غلو وهذا هو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما بدا الالتزام الحقيقي وتطبيق تعاليم الكتاب و ا ل س ن ة أ و ل ا فيها موجه أ و مؤشر انها أول أ ممكن تطبيقه و إ ل ا لو ربنا نزل كلام ما م م ك ن ي ط ب ق معناه اجبر الكلام ده لا له يعني لا تسافر إ م ر ا ه إ ل ا مع ذي محرم ا ل ك ا م ده قاله الرسول صلى الله و د ي ن لحد يوم ا ل ق ي ا م ة تطبيقه ممكن تطبيق هذا كلام ممكن لو قلت هذا كلام صعب جدا ما بيطبق معناه النص د قاعد ع ب ا ر ة عن حشو ما عنده معنى كلام فارغ ما كان يتقال منه ا ل أ و ل ذاته بعد ي ن هذا و ه النص يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخاطب ا ل أ ج ي ا ل ا ل م خ ت ل ف ة م ت أ ك د ه ان لما قال هذا الكلام فالدين يمكن أ ن أ ه م شيء لا تشعر انه الدين لا يمكن أ ن ينزل على أ ر ض الواقع ودليل وجوده في الكتاب و ا ل س ن ة ما جعل عليكم في الدين ينشروا اي ش ي ء ك ع ب ما ب ج ي ب ه لكم ك و ن جابوا معناها الشده ممكن ممكن يعني هو ينفذ لكن من أ ي ن ي أ ت ي هذا الظن م خ و ا المجتمعات ا أ ل ف ت نمط معين في الالتزام والتدين الدين مناسبات ي ج ي ا ل مولد الناس يضربوا ح ل ا و ة س م س م ي ه و ا ل ع ر و س ة والاسد س ت ن شنو ا ل أ كويس ولكم و و تاني شنو فشلو ي تاني ح ل ا مولد مبسوطين إ ن و أ ق ا م و ا الدين وحرروا فلسطين طالما ع م ل و مولد الرسول في, في الميدان وجات النوبات و ا ل أ ن و ا ر و ا ل أ ع ل ا م ياخي أ ياخي أ يا دمولد ه مولد تلقى فوق النساء لاشتى ث ي ا م ا ل س م ح ة الفاخره والاولاد والشباب و, و, و الصفافي و ا ل م ش ا غ ل ا بتاعت البنات ده مولد الرسول صلى الله عليه و سلم ولا ده فوضى والله ده والله د ي إ س ا ء والله لا ينبغي أ ن يحتفل بميلاده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بهذه ا ل ص و ر ة بتخيلوا انه حتى نزل كان قام و ده المولد ده يخشىته خيمه في ت ل ت م ئ ه ط ر ي ق ة ولا يخش خيمه ا ل ح ك و م ة والله ت ك م شنو يخشها ت خ ي م ة د ز ا ت دليل على ا ن ه نمور الدباطل ط ر ي ق ة رسول الله واحد و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ص ا ك م به لعلكم تتقون بس يعني مناسبات سمع له ش ر ي بتاع في نادي ا خ ي ل و ا ت د ي ن انه يسمع ش ر ي بتاع مديح طالما ما بيسمع ا ل أ غ ا ن ي وبيسمع المديح ده شايف نفسه ملتزم ذات بالتزام شديد د ه إ خ و ا ن ن اشكال إ ه ذ المجتمع إ ش ك ا ا ل أ ل ف نمط من الالتزام الخروج على نمط المجتمع ك أ ن ه خروج على الدين وليس خروج على الدين هو إ ر ج ا ع الناس إ ل ى الدين الصحيح وهو خروج على ما أ ل ف الناس طيب المفهوم الثاني عند الشباب الالتزام ب ا ل س ن ة والحرص عليها من القشور تقول الرد س ن ة أحد يخدي يصعليها يقول لك ق و ش ا ل ر يلزم من قول الشاب أ ن رسولنا جاء بالقشور وهذا كلام خطير جدا على ع ق ي د ة ا ل إ ن س ا ن طيب ده مفهوم من المفاهيم ا ل خ ا ف ئ ة المفهوم التالي الظن أ ن الالتزام الجاد والعمل للدين يعطل من ا ل د ر ا س ة ا ل أ ك ا د ي م ي ة أ و يعيق يعيقها و ا ل أ ه ل لا يريدونني إ ل الا متفوقا أل ك متفوقا موجود وسط الشباب هذا ه خاطئ لأن الالتزام يساعد على حفظ الأوقات ا مفوض حفظ و لأن على ت ي ع ر ل ا ن ن ا المفروض ي ج ي الأول ف ي ا ل ك ل ي م ن ا ل م ي ن في ا ل ن ا ل م س ل م ي ت ط و ا ل ي و ب ع ح ص ل المسلمين ة ا ع ش ا ولا بيصلي ويجي الجامعة البيت طوالي ما عنده ن أي شل و ا ف ر و ض ت تو ف و و يا يا إ خ ن ا ا ا ل ل ت ز م ل ا يعيق ا ل د ر ا س ة ا ل أ ك ا د ي م ي ة الإلتزام مساعد ل أ ن ه ي ح ف ظ عليك أ و ق ا ت تهدر سدن مع ا ل م ن ا ل ش ي ط ا ن الأوقات التي تقضيفها ونسات من المسلمين ز ن و ب ي الطيش وكان أو م او نجح أ فشل ما ي ق و ل ه ل أ ن ه كابت ونس كثير في ا ل ك ل ي ة مع البنات لكن ك ا ف ز و الالتزام ا وما نجح يقول ه د ا ئ من ك ث ر ة الالتزام شوف ان ل ل ت ب س إ تمسسكم إ ن تصيبهم س ي ئ ة ي ق و ل هذه من شنو من عند الله أ و في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ي ق و ل و ا ي ط ي ر و ا بموسى ومن, شنو ومن معه واذا منكم انتم ف ب ن ق ط ة ثم انظر إ ل ى ج م ل ة الشباب الملتزم هل تراه م ت أ خ ر عن ا ل د ر ا س ة ما كل ك ل ي ا ت فيها الشباب ملتزم وفي مراحل م خ ت ل ف ة فهنا س متفوقين وفهنا س وسط زيه زي بقيه الطلاب ا ل ف ر ق شنو يعني الالتزام لا يؤثر على هذه ا ل م س أ ل ة طيب أ م ا ا ل أ ه ل أ ن ا أ ع ذ ر ه م أ ه ل ك أ ع ذ ر ه م أ ع ذ ر ه م لماذا ل أ ن ه م يخافون عليك ويشفقون عليك ويريدونك أ ن تلتزم و, و, و, و ي ش ف ق عليك ويريدونك أ ن تتفوق هذا شعور نبيل من كل والد و و ا ل د ة لكن أ ن ت الذي عليك أ ن تبرهن أ ن الالتزام قرين التفوق بمعنى تفوق أ خ ل ا ق ي ا داخل البيت غير من سلوكك معه مساهل ك ث ي ر كويس قوم الليل احرص على الاستذكار و ا ل د ر ا س ة ا ل أ ك ا د ي م ي ة ستجد ا ل أ ه ل أ ف ر ح الناس بالتزامك وبتفوقك معا طيب الخاطئة أستطيع الأخير من المفاهيم حول التديل ليس الحياة المادية、لا. يقول ليه الرابع والقبل المستقبل مستقبل ربما لا السبات المفهوم الخوف أخواننا لا لا حول على من ربما لا أ س ت ط ي ع الثبات اقول لك ان التزمت أ م ك ن م ا أ ق د ر اواصل أ ن ا خائف الالتزام ذا صعب هو صعب ولكنه يسير على من يسره ف ا ل ل عليه يقول لك أ ن الله و ا أمكن ما أقدر ألتزم ما وهذا أرد طيب علي ه له أتدري من في أنت من بتعامل منه جمهورية أقول أتدري أنت أنت صدقت ولا تعامل الالتزام تلتزم تعامل تعامل العالمين صدقت مدير رئيس رب في من من بانك فإذا في التزامك و ب د أ ت الالتزام بحسن الظن به سبحانه كان التوفيق قرينك إ ن شاء الله ثم لماذا أ ن ت مهزوز وتتهرب هل تتعامل في أ م و ر دنياك بذات ا ل ع ق ل ي ة لما ت ب د أ أ ي مشروع بتخاف تقول حيفشل و ب ع د ي ما حنجح بتخاف هل تتعامل بذات ا ل ع ق ل ي ة في أ م و ر دنياك ولو كان الناس يتعاملون بهذه ا ل ع ق ل ي ة في أ م و ر دنياهم ما نجح أ ح د في د ن ي ا طيب وكذلك من المفهوم الخامس ا ل وياتيهم يمنع من كثير ل ل ا ا ب ز ا م و أ ت ي الشيطان من باب ماضيه وذنوبه ومعاصيه ا ل ك ث ي ر ة وماضيه المظلم يقول يا خيار يقول له الشيطان له تلتزم كملت الشغل كله بعدما سمع أنت طبعا يقول لك السبعه وذمتها السبع وشنو؟ و السبعه هي السبعه ا ل م ب ق ا ت لكن ذمتها ل ي ن ا م ا عرفتها في زر عارفه يا اخوانا أ ف ي د و ن ي يعني أ ف ا د ك م الله ا ل س ب ع ة عرفناها احتمال السبع المبقات السبعة غايته ما هذا يا تكون ذنمتة تشنو؟ عملت ما يقول منك يقول لك كله الله يقول انت بعد هاي زر الزيج ده ذاته بيسيء لناس الدين كان بقيت ي معهم الناس بينفروا منهم يجيوا بكلام زي ده يعني ينفره طبعا يا اخواننا علاج ذلك أ ن ه فر من ا ل م ع ص ي ة ووقع في الكفر ا ل م ع ص ي ة ا ل أ م و ر التي كان عليها أ م ا الكفر إ ن ه لا ي ي أ س من روح الله إ ل ا القوم الكافرون يا خ ي انت شوف الكفر ربنا بيغفروا يا خ ي ربنا قال إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا كفار و ع ز ب ا ل م ؤ م ن ف س ه م يغفروا بعد ما حكم عليهم أ د ا ه م مساحه ا ل ثم لم يقول الحسن البصري هذه أ ر ج ى آ ي ة في كتاب الله فتنوا أ و ل ي ا ء ه عن الدين ثم فتح لهم باب ا ل ت و ب ة شارون د ا حسن فتنوا و منهم وما فتنوا باكر ذكر ك الدار يسلم ربنا يقول ا م ه سبحان الله دين عجيب ولذلك يعني دم الفوم المفهوم ا ل أ خ ي ر ل ل أ س ف الشديد ظن بعض الناس أ ن الالتزام يؤدي إ ل ى الجنون و أ ن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ب ك ث ر ة تذهل العقل يقول اسمع ما تقرا ا ل ق ر آ ن كثير كان ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن كثير بجد ا ل إ خ و ا ن ن ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما جن اليه جبريل يتنزل إ ل ي ه بالوحي الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث ا ي ت عن الوحي قال أ س م ع الوحي كصلصله الجرس في أ ذ ن ي يعني ما بسمع يعني كلام عربي ب م ن ا س ب ة بسمع صلصله الجرس قال فينفصم عني وقد وعيت لما نجرس ينتهي م ي ة آ ي ة قالوا له في ا ل ف ت ر ة دي يكون ح ا ف ظ ة طوال يقوله عشان يريك انو الكلام د ه ما قالوا من ر ا س وما ق ط ع من راسه كلام وحي و إ ل ا ج ن ا ز م ي ة آ ي ة س و ر ة ك ا م ل ة تنزل وتنفصل عنه طوال يكون ي حافظه عن ظهر قلب س ك د ربنا ر قالوا شنو لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه بن م س ل د في ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا س ي ة قالت ع ا ئ ش ة ينزل عليه الوحي فيتفسط عرقا الصبب الإنسان. ما ما تخش في الدين الشديد ما الصحابة ما فهذا كلام ما الدين ما فهنا انه وانه الإنسان لا ما الدين الشديد مات العمى طبعا مخاوف التصوف ليه ليه بتخيل يقول زول صحيح عرب جنب جنب بجنب يعني دين بذين في شنو بجنب تخش دين الناسبة زرعوا في الناس المخاوف ربنا قال عن ا ل ق ر آ ن الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا يجنن ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر شيء ميسر ق ر آ ن ربنا وكلامه لا يجنن ولكن ا ل ت ر ب ي ة ا ل خ ا ط ئ ة يقول لك يا أ خ ي الزول ده يعني مربط مربط ماله يقول لك كان ي ق ر ل ا ل ق ر آ ن كثير الزول ده عنده م ش ك ل ة ح ا ج ة ث ا ن ي ة عنده ل حاجه ن ف س ي ة ث ا ن ي ة وقام في جنه دائما ا ل ق ر آ ن كويس وذاته جن كويس كويس لما يفلق الناس في ناس لما يجنوا ه في ن ع من الناس لما ن ا س ل يكون يعني كويس ط ب ي ع ي ما ب د و ا ل ق ر آ ن مما ت ب د أ يتعكر ي ب د أ ا ل ق ر آ ن كثير ذاته جنه كويس ا ل ب ق ي القران دا برضو جنه كويس هذه مفاهيم خ ا ط ئ ة طيب المعوق الخامس ا ل ب ي ئ ة المثبطه ة اتكلم عنها في نقاط النقطه ا ل أ و ل ى خوف النقد والفرار من التصنيف كثير من الشباب يريد أ ن يلتزم لكنه يخاف أ ن يصنف شاب كويس يريد أ ن يترك ا ل م ص ا ف ح ة لكن إ ذ ا ترك ا ل م ص ا ف ح ة الجيران و ا ل أ ه ل و ا ل ع ش ي ر ة سينسبونه إ ل ى ج م ا ع ة م ع ي ن ة وهو لا يريد أ ن يكون من هذه ا ل ج م ا ع ة مع أ ن ترك ا ل م ص ا ف ح ة س ن ة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم فتاه ل ا ب س اشكلت بلوزه ما لا تصافح يا اخوانا كذا اكلمكم المصافحه دي ا ل ف ا ئ د ة ك ي ف ش ن و يعني هل ممكن الناس يسلموا على بعض ا ل أ و ل ا د يسلموا على البنات والبنات يسلموا أولاد بدون ما على يصافحوا انت عارف المصافحه في الدول العربيه كلها مافي الرجال مافي يقع ص ف ح الرجال في اي د و ل ة ايد ياخوالي هو لصباح الخير و ي ج ي ب جنبك في الموقف بتاع المواصلات مافي زواج يسلم على سوق فيه ال يصافح فيه البنات بالذات الاولاد كده خلوهم البنات ترك المصافحه مريح جدا م ا ن س ب ه لهم اول ح ا ج ة عشان عضلاته ما تتعب لانه كان ب ص ا ف ح كثير ايد ذ ا تتعب ه ت دي احسن احسن لا ذاته ما صافح فاذا ب ل كانت ر ل ب و ز ة مما تترك المصافحه مما صافحه تترك المصافحه ل أ ن ه في ذهن الناس المصافحه ن ا س وهم من الناس ا ل م ص ا ف ح ق ا ب د ه م ا ص ح ي ح الدين ان تخفق قد ت في جوانب ليس بالضروري ان تخفق في كلها ك م ا قدرت تلتزم ببقيه الاشياء و ق ل تلتزم ت بترك المصافحه و ترك ا ل م ص ا ف ح ضروري تلقى ما ف ي ناس يقول لك أ ن ا ما عندي د ج ل بصافح س كده ب ياما أ ع م ل د ج ل خلي المصافحه ياما تعمل دقن ت... خلي المصافحه وعمل ا ل د ج ل مش ت خ ل ل ا ل د وت... ج وت... ل وتصافح وهكذا فالخوف من التصنيف هذا إ ش ك ا ل من ا ل إ ش ك ا ل ا ت و أ ن ا أ ق و ل من ترك شيئا من الشريعه فيه خ ش ي ة التصنيف لا ح ج ة ش ر ع ي ة له ا حجة شرعية ل إ ذ ا لقي الله لو أ ن ك دخلت في قبلك و ا الناس ن عنك ف ض وخفت أ م ا م الله يوم الموقف العظيم يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه او أ ب ي ه و ص ا ح ب ت ه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ س أ ن يغنيه لن تجد من يدافع عنك فاياك أ ن تترك شيء فيه مرضاه لله خوفا من نقد الناس و أ ن ا أ د ي ك ح ا ج ة ع ج ي ب ة م ل ا ح ظ ة في المجتمع وحده ا ة ساكنة بلوزة ومرات ضيقة لابس الصباح ومرات ما قال كيفت تكون في زي حج بتطلع وصل ل أسامة إني أخاف عظامها حجم إني أن تصف عظامها. كويس؟ بعدين عنها. كانت و ي بعدين س م فزو بتتكلم ع ه ا واحدة ا ك ن بتاعت حفلات في نفس ا ل ح ل ة قامت لبسه الخيمه ة زي ما ب ق و ل واتنقبت يبدو ت ب د أ حديث المجالس بالله بعد ما كملت الحفلات كملت الحفلات ج ا ي قال عايزة ق ا ل ق ا لا ق قال ت ب س ا ل خ ي م والشنات وننظم عن ا وبيد ف ل ا ن ة ل ب س ر و ب ي ف ل ا ن م ا يتكلم عن الشر ب ت ك ل م ع ن الفطره خ خطير ي ر مؤشر وده ي أن ا ل ف ة بدأت د تنتكس ده إشكال إ ش ك ا ا ا ل ل من تنتكس طيب م م ع ا و ق البيئة الرفقة السيئة أنا براه وقد أ ب ب ر إشكال ا ل ن ب للشباب ة و أ ن ا أ د ي ك مقياس للرفقه السيئه عشان ما تتهم أ ص ح ا ب ك المعك وفيكون معك أ ص ح ا ب ما تتهمون ق و م ت تقول للرفقه السيئه انا أ د ي ك لها مقياس لا تعين على معروف ولا تشجع على ط ا ع ة ما تعينك على المعروف ولا تشجعك على ا ل ط ا ع ة بل تردد في أ ذ ن ي ك عيش شبابك الشله اللي بتقول لك عيش شبابك ك أ ن الالتزام قيود و آ ث ا ر وهذا وهم شيطاني بل الالتزام قال الله عن نبيه يضع عنهم إ ص ر ه م و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليهم فهي تحرى ا ل إ ن س ا ن من أ س ر ا ل ش ه و ة ومن ع ب و د ي ة ا ل ن ز و ة والالتفاف حول الذات وتجعلك حرا بعبوديتك لله ثم لو عشت شبابك ومت قبل ا ل ت و ب ة ماذا تقول ر ب ك و أ ي ع ل ا ق ة أ س س بين اثنين ي لا تؤسس على ا ل ط ا ع ة هي خ س ا ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين لذلك الرفقه ا ل س ي ئ ك اشكال ل إ من ا ل إ ش ك ا ل ا ت يعني ح ق ي ق ة أ ن ا جاني شاب مهموم هم ض ر ب ي ت ل ف و ن قال لي لا ل جئت وتاخر ما عندي وقت يبكي في التلفون ولكن انا م ا ش ي السوق العربي المحل فعلا ل ليه اعلم ق ي ك ف ان ي الشهد ا ل مشكلتي منه كان قل ليه شاب و أول ف ت ح صغير عمره عشرين او عشرين سنه ة اي معصية. تتخيل في يديه أنا أي م ع ص ي ة تتخيلها في ذهنك بنقو اي معصيه تتخيلها زنا ب أ ي ح ا ج ة تتخيلها قال لي أ ن ا عملتها عقوق والدين ا ل س ر ق ة أ ي شي ء تتخيل أ ن ا عملتها بعدين جاني ما شاء الله دقنه كبير قال لي أ ن ا ا م ت ز م ت ا ل قال لي عشره يوم بس عشره يوم بس وخلص الجامع و ص ل ا ة الصبح م ن ا خلي قال لي ص ل ا ة الصبح حاضر ولا بصلي ذاته شوف ا ل ه د ا ي ة تجي مرات م ن ح ة سبحان الله والله يا اخوانا ن ا ل ه د ا ي ة دي ح ج ي ب ة خلاص فعلا تدل على ر ب و ب ي ة الله وقهره فوق عباده ا ل ه د ا ي ة شيء ح ج ي ب ف ق ل ن ي مشكلتي في ا ل ش ل ة ت ح ت ي ق ل ن ي ا ل ش ل ة دي هو ماذا يخلوني لكن أ ن ا حليت له حل بسيط جدا ب ا ل م ن ا س ب ة قال لي م ش ك ل ت ه ا ن ه ل م ا ا ج ي ل ا ا ل ش ل ة يضحكو في أ و ل ما يبنى هناك يقولو ا طالبان وسط وبيجي سموه الملا مثلا ا س م ه إ يهاب مثلا الملا يهاب أ ه ل ا يا ملا وبعدين لما احد يغفران ا ل ب ق ي ة كلها جار يضحكو ي ا قال لي أ ن ا الناس دين تعبت معهم وترك كلام بسيط جدا وترى لما ك ن ت ب ت ح م ل العصيان د ه كله كانوا بيسخروا منا قال لي ما بيسخروا مني قلت له ما الذي يجعلك تحرص عليهم يعني ليه أ ن ت يعني معاهم ما, ما في كلامي قلت له باختصار هذه شله لا تستحق ودك ولا وقتك ولا احترامك لهم هل بيانا في شي بينك وبينهم في الرباط لا في الرباط بس تلاقينا في ا ل ج ا م ع ة قلت له هم الوحيدين الموجودين في ا ل ج ا م ع ة ولا في ث ا ن غيرهم قال لي ف ت ا ن غيرهم وتنشوف ناس ت ا ن ي ه غيرهم ولا ت ع ي ل ه م اجابرك ل عليهم شنو ناس بيسخروا منك و د ا ر ج عقله الضلال وايام الضلال ما كانوا بيسخروا منك لما تجي في ا ل ا س ت ق ا م ة يسخروا منك ديل اول ح ا ج ة غير ج د ي ل ي ك ت ت ع ط ي ه ن قلبك ووفائك وودك واخلاصك وروحك واحترامك خ د قدامهم ص ف ر قال لي والله ر ي ح تنين ر ا ح ة ش د ي د ة خلاص وكان يتخيل أنه م ا في طريقة إ لا يكون معاونهم غير جدير بالاحترام لا تجازف بدينك ولذلك أ ق و ل ان هذا ه من ا ل إ ش ك ا ل ا ت تحت الواقع يعني الواقع إ م ا خوف النقد والمجتمع و إ م ا ا ل ر ف ق ة ا ل س ي ئ ة في المجتمع أ و من الواقع المسبق إ ش ك ا ل ا ت ه الطوفان ا ل ش ه و ه و أ خ ب ر ت الشباب أ ن لي ر س ا ل ة سوف ترى النور قريبا إ ن شاء الله حول ا ل ع ل ا ق ة بين الطالب و ا ل ط ا ل ب ا ل ج ا م ع ي ة بالذات وسوف تناول بعد ذلك كل ع ل ا ق ة بين شاب وشابه و أ ن ا أ و د أ ن أ ق و ل بعض الشباب على ع ل ا ق ة ع ا ط ف ي ة وهذه ع ل ا ق ة قد يكون فيها شيء من الطهر يعني والعفاف هي مجرد لقاءات ي و م ي ة مع الضحك وجلسات تجاذب أ ط ر ا ف الحديث بعيدا عن ا ل أ س ر ة يعني أ ح ل ى ب ي ت ما ع ر ف ي ن وبل ما ب ك ي ا تكلمه ب تقولي أ ب و ه أ س م ع الليله يا أ ب و أ ن ا كان شفت زميلي تونس م ع ه ونسى شربنا البارد واسمها شودي ماذا وشربنا مازا في الكافتريا وقاعد يتونس معي ما ارتدت ق و ل كلام ي طبعا حتى لو كان بتونسو ونسى ع ا د ي ة طيب و ب ع ي د عن م ر ا ق ب ة الله في السر والعلن ويوم أ ن يقرر هذا الشاب أ ع ظ م قرار في حياته و أ خ ط ر قرار منذ أ ن ولد وهو قرار العوده بالكليات إ ل ى الله أ ن يعود ك ل ي ا ت ه إ ل ى الله تظل هذه ا ل ع ل ا ق ة وشبحها ا ل ع ل ا ق ة ا ل ع ا ط ف ي ة تطارده وربما تعيقه يا اخت طالب قال لي والله ا ل شيخنا قال لي أ ن ا لم اقم باستمرار انساه ا ل ل ولكن انا في, في السنه الاخيره ة ا ل ل افتح الكتاب بعد وشاهد ت الكتاب قال لي يا وجوه ة دي صفحه دي الكتاب الحب ده ياخذ ا ل ز و ج ة الحلال ما يجوز انه ل أ ن ه يصرفك عن الله يا أ خ ي ينبغي أ و ل ا ق ا ع د ة في الحب كل حب ينبغي أ ن يكون تبعا للحب ا ل أ ع ظ م تحب الله بعدد بتحب الرسول عليه السلام ص ل ل ا ا ة و ل أ ن ه رسول منه ل أ ن ه رسول الله تحب ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ه م نصروا دين منه دين الله تحب ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين لماذا ل أ ن ه م استقاموا على شرع الله تحب وهكذا كل م ح ب ة تبع تحب زوجتك ت ح ا ل رتك لكن إ ذ ا ب د أ ت هذه ا ل م ح ب ة تعيق التفكير وتصرف القلب وتشغله عن التعلق بالله هذه م ح ب ة ب ا ط ن ة والحل والعلاج أ ن تحول هذه ا ل ع ل ا ق ة إ ل ى ع ل ا ق ة شرعيه بميثاق غليظ ب أ ن تتزوجها وتطرق باب أ ه ل ه ا وريثما يتم الزواج عشان ش ي ط ا ن ما يلعب بك طيب والله يا شيخنا أ ن ا خلاص ب ح ب ة في ا ل ك ل ي ة هنا و د ا ر ا ت ز و ج لكن ل أ ن ه ما عندي ما مجهز ما حمشي أ ك ل م أ ه ل ه ي ا ل حب بيننا ا ت هنا في ا ل ك ل ي ة ولقاءات لحد ما اتزوجها ق و ل لك لحد ما يتم الزواج هي أ ج ن ب ي ة و أ ن ت أ ج ن ب ي ب ا ل ن س ب ة لها فلا تجلس معها ولا تحدثها ولا تنبسط معها في, تعاف في تعامل عفوي حتى ولو كان قصدك شريف وافقنا انت قلت و الله انت ما عندك قدر الان لحد ما تتخرج البدي ما عندك م ا ع ل ا ق ة نهائيا بس سلام الله العادي زيي وزي اي زميله ما تقول انا ل ا ن حتزوجها ه ع م ل كده يا خبر ا ل ح ا ج ة لو مشيت خطفتها عند ا ب و ه ووديت اهلك وجوك و ت ع ا ر ف ه وقال لك ا ل د ي ن ا ت خلاص وما حددوا م و ع ي د العادي انت في ا ل ك ل ي ة وهي في ا ل ك ل ي ة ما تتلاقوا ولا ج ز ز ك تتوناس م ع ه ولا جوزك تشرب معاه حاجة بعد ما تمشي بارئ بعد معها ما أهلاء حاجة ولكن ي د و ك ه أهلاء ا أعرفين ت خ ط يجب ب برضو ب ة و ز لأنها أ ن ج ي ة ب ان ل س ب ة لك إ خ و ا ن ن ا ا ل أ ج ن ب ي ه في ن السودان س في ا ا ل أ ج ن ب ي ع دي إ ل ا تكون خ و ا ج ي دي ة بس ا ل أ ج ن ب ي ه فقط ا ي ان و تتعرف على الاجنبيه ما ب ح ي أها دي ة أجنبية صحصح في ما ا ياخذ ش ب ه ذ ا كلام ما. ما صحيح طيب طيب من ال الاشكالات تعدد ت الواقع الجماعات وكثره الفصائل ا ل إ س ل ا م ي ة كثير من الشباب في ح ي ر ة من أ م ر ي بسبب ك ث ر ة الجماعات وربما تعيقه عن الالتزام الجاد يقول ما عارف الحق وين و أ ن ا أ ر د إ ن كنت أ س ل م أ ن هذا قد يحدث اضطراب فكري اخواننا ممكن يعمل اضطراب فكري ممكن يعمل ز ع ز ع ولكن لا ينبغي أ ن تترك ا ل ا س ت ق ا م ة على الكتاب و ا ل س ن ة ل أ ج ل هذا الواقع ا ل أ ل ي م بين الجماعات ل ي ه ل أ ن الكتاب و ا ل س ن ة ليس حكرا للجماعات والحل عندي الحق ميزان فوق كل الجماعات يعلو عليها ولا تعلو عليه والميزان الذي أ ض ع ه لك كتاب ربنا وهدي نبينا و اجماع ل إ العلماء وفهم ا ل ص ح ا ب ة فما من ج م ا ع ة و إ ل ا وهي توزن بهذا الميزان و ف ا ئ د ة هذا الميزان أ ن ه يكفيك إ ذ ا عرفت المنهج الصحيح فكن عليه ولا تبالي كن على المنهج الصحيح ثم عليك بنوع من ا ل م ج ا ه د ة والتجرد والبحث عن الحق طالما أ ن عقلك سليم وفكرك صحيح أ ن ت في أ م و ر دنياك تحضر ا ل ج ا م ع ة و ت س أ ل عن المحاضرات وتدخل ا ل م ك ت ب ة وتعرف أ ي نوع من الثياب تشتري وتجيد استعمال كثير من التقنيات بذات الاهتمام ابحث عن الحق وستجده وستجده إ ن صدقت مع الله إخواننا لو في محاضرات فاجتك الكلية بتبحث ابحث عن الحق بذات إنت شنو عن عن بتعمل بتبحث في في كيفية و ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة يعني ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى الميزان والنقطه الثالثه التجرد في البحث عن الحق النقطه الثالثة الثانيه الثالثه الجماعات الاسلاميه الموجوده لها حد ادنى من الفضائل والاخلاق والسلوك القويم متفق عليه ف أ ي ن أ ن ت من هذا الحد ا ل أ د ن ى يعني الجماعات حتى الموجوده في السحر والفصائل عندها حد ادنى متفق عليه و ن ه ده حرام انت وين من الحرام المتفقين عليه انا اسلم أ ن وجود الجماعات والفصائل قد يحدث شيء من ا ل ح ي ر ة و ا ل إ ض ط ر ا ب الفكري للشباب ولكن لا, أجد لا اجده و أ ق ر ه س ب ب يمنع عن الالتزام أ خ ش ى أ ن يكون ش م ا ع ة ل أ ج ل أ ن يخرج الشاب من الالتزام والاستقامه ة يقول زي ما واحد سأل قال يا شيخنا راي قال قال قالوا حرام وناس قالوا واحد فوشي والله اختلفوا وناس و سأل التنباك له العلمات ما حرام م ناس ر قال نسف يا من ا ت م ن د ه م ا جاي الحق ده دار, ما دار حق. ده ت م ب ا ك لكي م ا ا يحق القصه وجود الجماعات م ا ب يمنعك تبحث عن الحق وما ب يمنعك إ ن ه في حد أ د ن ى من الالتزام حرام إن كل الجماعات هل انت ه ل ل ت ا م ا ا ع ت م ت ف ق ة على حد أ د ن ى من الفضائل مكارم ا ل أ خ ل ا ق هل أ ن ت عليه أ ن ا لا أ ر ي د ه بابا ل ل ت ه ر ر لولا طالما ل جماعات م خ ت ل ف ة أ ن ا لحد ما يتفقوا اكون في ضلال اذا هل هذا يعقل نحن أ ن ا لا أ ق ر بان أن أن او لا أ ل ز م ك ب أ ن تلتزم ج م ا ع ة م ع ي ن ة لكن أ ل ز م ك بالحق ا ل ك ذ م الحق ولا تلتزم ا ل ج م ا ع ة ا ل م و ج و د ة في ا ل س ا ع ة أو ا ل ج م ا ا ع ت ا ل م و و ج د ة في الساعة. الحق س ا اذكذم ا ع ة ل الذي تعرفه عن رب العالمين وعندها سوف تهتدي إ ن شاء الله وتكون من الناجين وهذا هو هدف هذه ا ل م ح ا ض ر ة طيب أختم المحاضرة بمنارات ومعينات في طريق الالتزام ا ل م ن ا ر ة ا ل أ و ل ى دعاء الله و ا ل ا س ت ع ا ن ة به لا يفتر لسانك عن الدعاء بالالتزام الجاد و ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ص ا د ق ة ولا يتراجع قلبك عن هذا ا ل أ م ل والطلب هذا أول شيء يخونا شوف شيء إنت حتى الجماعات انت ما داير فرقان يفرق لك ب ص ي ر ة أ د ع و الله ان ه يهديك إ ل ى الحق ثم ا ل م ن ا ر ة ا ل ث ا ن ي ة في طريق الالتزام لا ترضى عن نفسك ولا عن واقعك إ ي ا ك أ ن ترضى عن واقعك الرضا عن النفس كما قال ا ل م ت ي م ي ة في التحفة ا ل ع راس ق ي ة ر أ كل خ ط ي ئ ة ورد ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئاتي أ ع م ا ل ن ا أ ث ب ت لنفسك سيئات ثالثا ا ل م ن ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ و ل طريق التزام ا ل ق ا ب ل ي ة والاقتناع وبعدها المحاسبه للسير في الطريق الصحيح و ا ب د أ والله سيتم عليك ا ل ن ع م ة بمعنى أ د خ ل الالتزام ولا تتردد رابعا توطين النفس والاختيار الحاسب اياك أ ن تسوغ أ أ و أ ن تؤخر ا ل ت و ب ة ف إ ن ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة ذنب وهي أ ع ظ م جنود إ ب ل ي س كون عندك ذنب مثلا عندك ذنب من الذنوب و أ خ ر ت ا ل ت و ب ة من هذا الذنب ب ق ا في ذنبين لما تجد تتوب تتوب من أ م ر ي ن تتوب من الذنب وتتوب من ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة من الذنب ثم رابعا لا بد من تعميق المفهوم اليقيني ل ل آ خ ر ة عمق النظر في الدنيا واعطها مساحتها التي تستحقها من, من قلبك وفكرك مع دوام ذكر ا ل آ خ ر ة وتعظيم خالقها سبحانه وتعالى طيب نقطة نقطة وأخيرا العملية فيها في في البرامج والبدائل ده ده هذه خامسا إخوان سالسا مما نارات الالتزام النافعة المحاضرة المحاضرة أهم أهم وأقول نجر تنتزل أ ن ا أ د ي ك كلام مريح جدا مجرد الالتزام الشخصي و ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل خ ا ص ة دون أ ن يكون لك دور إ ي ج ا ب ي و ح ر ك ة ف ا ع ل ة م ن ن ص ر ة الدين يضعف الالتزام و ي ق م ع الشيطان بمعنى عشان ت لانه ت ز م إلى الله ليه أ بعدك ذ ل ه ت ب ق ى في حاله الضيق إ ن ك انت ممكن تخالف قولك شنو فعلا سيحمل ك ا ل د ع و ة على, على الالتزام ليس العكس في ز و ر يقول لك والله أ ن ا ما حدعو الى الله إ ل ا بعد ما أ ابو شنو م ب ر أ من الذنوب إ ذ ن أ ن ت لن تدعو إ ل ى الله حتى تموت لماذا ل أ ن ه لو كان ا ل د ع و ة إ ل ى الله تحتاج إ ل ى ب ر ا ء ة من الذنوب ما دعا الى الله إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ولذلك أ ق و ل لك عشان تلتزم أ د ع و إ ل ى الالتزام دعوتك إ ل ى الالتزام لا تطمع الشيطان فيك ولا تطمع ا ل ش ل ة ولا ا ل خ ل ة ولا المجتمع فيك بمعنى البرامج ا ل ع م ل ي ة يعني ك و ن تشارك في برامج ع م ل ي ة خ و انا أنا لا أ ط ا ل ب ب أ ن يكون كل واحد منا صاحب منبر للقول خطيب ج م ع ة أ و بيتكلم في الحلقات والخطب لا ولكن ب ا ل ق د و ة و ا ل م س ا ه م ة ساهم في أ ع م ا ل الخير في ج م ع ي ة د ع و ي ة شارك فيها أ د ف ع قروش جيب عربيتك لما تعمل كده تجاوزت ك و ن ت م س أ ل ة الالتزام الشخصي بتكون قفزت خ ف ز ة ك ب ي ر ة في الالتزام يعني لو قعدت تدبري التزم و أ خ ل د او لا أ خ ل د خش في برامج ن عملي د ع و ة حتى ن ف س ك التزمت تلقائيا ده أ ه م شيء ثم لابد من البرامج ا ل ت س ك و ي ة المواظبه على ورد يومي من ا ل ق ر آ ن يا اخوانا أ ن ا يؤسفني إ ن و كثير منا ن بمر عليه شهور ما بكون فتح المصحف دوكا د و ا اعوذ بالله من الجفاء معقول إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة و أ ن ا أ د ر ك ت سبب ق س و ة القلب وجمود العين يمر عليك شهر لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ك ث ر هذه م ش ك ل ة مع ك ث ر ة الذكر والنوافل والطاعات و ت ن م س أ ب و ا ب الخير و الحرص عليها الحرص عليها يا اخوانا نحن في أ ب و ا ب الخير دايرين الخير د ا نعمل ا ل ا س ت ق ا م ة لمن تجينا ب ا ر د ة لكن تمشي تكوسا أ خ ي يقولك لا معنى ممكن يمشي كوسا ل د ن ي ا ممكن يكوس أ ش ي ا ء ت ا ن ي ة لكن يمشي ك و س عم ل خ ي ر يسافر عشان يمشي عم الخير يقولك ل يا أ خ ي خ ل ج و ن ه هناك و دايريننا يجونه ه ن ا يا أ خ و ا ن ا انت دار الجنه أ ن ت دار ا ل ج ن ة لذلك هذه م س أ ل ة ثم في البرامج ا ل ع م ل ي ة لا بد من ا ل أ ج و ا ء ا ل إ ي م ا ن ي ة والمحاضن ا ل ت ر ب و ي ة هي الدروس والمحاضرات والمساجد والشباب الطيب يعني انت تحرص انت تكون في في جديدة في الطيب يساعدك الذين يدعون مجموعة مع شباب في المسجد. عندكم برامج بتعلبوها مع مع أنت أن تكون بتكون نفسك تحرص بتحضر محاضرات باستمرار في المساجد. بتحضر بتكون مع الطيب ملتزم كلما المسجد المساجد الدروس الشباب برامج ربهم شباب هذا واصبر بالغداة و اكون ل ولا ع تعد ع ش ي يريدون ي وجه ن ا عنهم زينة الدنيا تريد الحياة أ ك بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة والتي كانت تحت عنوان أ ر ي د أ ن أ ل ت ز م ولكن أ ر ج و و آ م ل أ ن يكون ا ل أ م ر قد ت ض ح وملامحه ع ا م ه قد س ت ت ب ا ن و ا ل م قد ت ض ح ت والطريق قد بان لنا جميعا نسال تعالى ان يوفقنا لما يحب ه ويرضى و أ ن ياخذ بنواصينا الى البر والتقوى ويتقبل منا واياكم اجمعين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم والله يعني سؤال عجيب يقول السائل م و ح ك م ش ا ب ان حكم شاب, حكم شاب التزم ع المصافحة و ا ل ن ظ ر ر و و أ غ ه أ ن ا س بأنه في ا ل هل ج ا م ع ة ب أ ن ه ف ي الجامعة م س ت و ن م ن ع ذ ا ب ا ل ل ه ك و ن ه في ا ل ل ل ج ا ا ا م م ع ة ئ ك ة لا ت ك ت ب م ا في ي ر ق ب ويكون ع ت في لي الجامعة ا ق ه ن ا ل شباب و ا ل ع م ر ف ف ك هذا الالتزام ل و ن هناك ف ح و ش قوليه التزم بعد الخروج من ا ل ج ا م ع ة قال له بعد ما تطلع من ا ل ج ا م ع ة طيب م ا ج ا ن ا ب ر ض و في نسوانها يعملشن إ خ و ا ن ن ا ذكر ن ابشنوده ففعل فوجد م ع ا ن ا ة من الشباب حوله أ ر ا د أ ن يلتزم ودل أ خ ط ر ث ا ن ي ة لكنه خاف أ ن يقال له أ ن ت تلعب بالدين وهو يريد أ ن يعمل بحديث إ ن الله لا يمل حتى ت م ل و فيتوب ويستغفر عليه أ ن يبادر وغاية ن ح ل د ا ل م س أ ل ة ما يمنعه من العوده ث ا ن ي ة إ ل ى الله الخوف من الناس هل ينفعونك أ و يضرونك في دنياك إ ذ ا أ ت ا ك أ م ر الله و أ ج ل ه او في آ خ ر ت ك في قبرك أ و يوم القيامه ة بل إن الله يفعل إن العبد يفعل إن له يقول يا رب اغفر لي يقول علي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت له إلى الذنب أنه يا معبدي يغفر فيرجع ثانية قد اغفر رب رب غفرت ثم ي أ ت ي ويقول رب اغفر لي يقول عليم عبدي أ ن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له قالوا إ ل ى متى يا رسول الله قال إ ن الله لا يمل حتى ت م ل و و أ ن ا أ ح ذ ر ك من سوء ا ل خ ا ت م ة لذلك ب ا د ل ولكن ليكن رجوعك أ ق و ى وقرارك أ ح ز م واستقامتك أ ص ر م في هذه المره و أ ر ي هؤلاء الشباب من نفسك مزيد ا س ت ق ا م ة وينبغي الا تقف ا ل ا س ت ق ا م ة هنا عند ترك النظر و ا ل م ص ا ف ح ة حتى يعلم أ ن ك لا تلعب بالدين إ ن م ا استقم على كل تفاصيل ا ل ش ر ي ع ة و ا ل س ن ة ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلا ثم يقول ما حكم من يفعل المعاصي بالنهار ويتكر نومه فيقول الحديث الذي ينص سيارته فيفعل على على قال الله سبحان بحمده أنه من قال سبحان الله بحمده أنه له مثل عندما مطجع بحمده إلى مئة مرة وينام أ و ل ا هذا ينبغي أ ن ينتبه إ ل ى م س أ ل ة م ه م ة في ه يقول ابن القيم رحمه الله رجع ا الجواب الكافي ف يقول م د م ة ا ل ج ا ا ب ك ا ف ي ي ق و ل و بعد ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل س ن ي ة لمن لم يفهمها ت غ ر ي ه إ ل ى العصيان ت ق و ل ه ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام فليفعل عبدي فليفعل شنو عبدي ما شاء أ و من قال كذا غفر لو له ذنوبه ولو كانت مثل ذ م ن البحر أ و لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها ش ن و م غ ف ر ة أ و نصوص أ خ ر ى ك ث ي ر ة في هذا الباب ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة والصلوات الخمس ورمضان إ ل ى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر فهم هذه ا ل أ ح ا د ي ث في ثلاث نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى هذه ا ل أ ح ا د ي ث لا تتضمن تكفير الكبائر إ ن م ا هي في الصغائر لماذا يقال سبحان الله وبحمده م ئ ة م ر ة أ ج ل ام صيام شهر رمضان كاملا لا يكفر إ ل ا الصغائر قال ما لم ت غ ش كبائر الصلوات الخمس أ ج ل ام سبحان الله و بحمده خمس مرات م ا ئ ة م ر ة إ ذ ن هذا لا يتناول الكبائر اثنين هو وقع في م ع ص ي ة وهو لا يشعر وهي م ع ص ي ة ا ل ج ر أ ة على الله ا ل ج ر أ ة ا ل ج ر أ ة على الله دي م ع ص ي ة فعلا هو عمل معاصي وقال ت وتونس ك ل م و لما أ ج ي أ ق و ل سبحان الله سبحان الله بحمده غفرت له الكلام والونس والحياتي هل غفرت له ج ر أ ت ه وتبيت ا ل ن ي ة على ا ل م ع ص ي ة أ ي ن ا ل ج ر أ ة على الله ا ل ج ر أ ة على الله في تبيت ا ل ن ي ة على أن ي ع ص ي الله يقول أ ن ا بعصي وبعدين أ ق و ل و ي م ف ل ي هذا لمن كان غافلا يعني ز ر ما مزكر انه في سبحان الله بحمدي وقام عمل وبعدين أن ان نفسه وقال سبحان الله بحمدي م ئ ة م ر ة أ و لا اله ل وحده ولا شريك له م ئ ة م ر ة هذا يغفر له ولو كانت مثل, مثل ذ ب د ي ا ل ب ح ر ل أ ن ه ا م ع ص ي ة فقط أ م ا الذي يضع ا ل م ع ص ي في باله ويفعلها هذه ج ر أ ة على الله ا ل أ م ر الثالث والخطير قال ابن القيم أ ن ت ستقول سبحان الله وبحمده بالقول س ي أ ت ي عليك الزمن ب ك ث ر ة المعاصي تغفل عن حتى سبحان الله وبحمده م ئ ة م ر ة أ ه ا ماذا سوف تفعل ب ك ث ر ة المعاصي وسواد القلب و إ ش غ ا ل ه وانصرافه عن الله وعدم إ ق ب ا ل ه ب ا ل ك ل ي ة على الله وسواده بالمعاصي و إ ظ ل ا م ه بالمعاصي بالذنوب ماذا سوف تفعل ب ع د ي ن س ؤ ا ل خ ا ت م ة ينبغي أ ن توضع في الحسبان هنا سكير بن قيم تكلم عن هذه ا ل م س أ ل ة كلام كثير منا ا س ن و ب منا ه أ ن الذي يفعل هذا الكلام سوف يرتكب العصيان ل أ ن ه ليست, الغ... ليست الم... القضيه م ا ا ل ة يخوانا م المعصية صغيرة. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت. من ة صغيرة في عصيت عصيت أن أنت تنظر ولكن ننظر لا إلى إلى صغر أ ن ت عصيت الله ف ج ر أ ت عليه والمعصيه خطورتها أ ن ه ا ترفع الحجاب وتكسر ا ل ع ص م ة ت أ ت ي ه ا أ و ل م ر ة و أ ن ت متردد تفعلها وضميرك يؤنبك ف إ ذ ا فعلتها ث ا ن ي ة قل ت أ ن ي ر الضمير ف إ ذ ا فعلتها ث ا ل ث ة استرسلت تفعلها و أ ن ت لا تبالي بل و أ ن ت تضحك م س ت ه ت ر بل ابن القيم يقول حتى الموحد لو كان من الموحدين ولم يشرك بالله شيئا إ ذ ا فعل ا ل م ع ص ي ة يعتبر أشرك لم يشرك بالله لكنه أ ش ر ك بالله شيئا ل أ ن الحديث مقيد قاشنو من أ ت ا ن ي بقراب ا ا ر ض اخطايا ثم لقيني ما قال لا يشرك فيه قال لا يشرك بي شنو شيئا والمعاصي جزء من ا ل إ ش ر ا ك الشيء ل أ ن ه ع ب ا د ة للهوى ا ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه هو ما هو قال لا تشرك بالله انت ما اشركت بالله لكن اشركت بالله شنو, شنو؟ شيئا ن و المعاصي السلف ا ل بريد الكفر و ا ل م ع ص ي ة جنس الكفر بالجنس العام وفي التفصيل شرك اكبر وكفر اكبر شرك اصغر وكفر اصغر ك ب ي ر ة و ص غ ي ر ة لكن كلها ب ا ل ج م ل ة م ص ن ف ة في جنسي ا ف ر أ ي ت من اتخذ الهه و ه و ا فاستهانتك ب ا ل م ع ص ي ة يعتبر ضرب من ضروب ا ل ك ب ا ئ ل حتى ولو فعلت ص غ ي ر تغفر بسبحان الله وبحمده م ئ ة م ر ة كيف تغفر هذه ا ل ك ب ي ر ة بل المعصيه ترفع الحجاب وتوجب ا ل ع ق و ب ة الا تخاف الله ياخي يا أ د ي ن اخر كلام قاله ابن قدام المخدسي في ا ل م ف ت ص ر من ه ا ي القاصدين إ ذ ا عفى الله عن المسيء قل و أ ن ت أ س ا ت ه اذا ع ف ى عن المسيء أ ل م تفته مقامات المحسنين لا تتحسر على ذلك قول غ ف ر لي ذنبك اين مقامات المحسنين ا ل ع ا ل ي ة أ ي ن درجات المقربين ما في أ ب ر ا ر وفي مقربين و ي ن انت من المقربين ثم أ و ر د ت الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله لو أ ن ه عفي عن ا ل م س ي أ ل م تفده مقامات ومنازل ودرجات المحسنين أ ف ر ض لنفسك أ ن تتخلف عن المحسنين لذلك هذا هو ردي على كلام ا ل أ خ و أ ر ج و ان يكون ردا شافيا ا الناس نعم يقول بعض الناس إن أردت الالتزام أردت والإكثار ذكر تذهب الله إلى ليحدد كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كيف تقول لي يعني الا ي م ش ل الشيخ هذا لا يجوز ولا يكون أ ب د ا خ ا ص ة في ا ل أ و ر ا د و ا ل أ ذ ك ا ر ل أ ن ه ا تصبح ط ر ي ق ة م ب ت د ع ة لكن ممكن تفشل ل ش ي خ يعلمك يقولك ل ل ت ب د أ ب ا ش ن و في م ش ك ل ة في ك د ه تخلي ك د ه تعمل ك د ه أقرأ ا ل كتاب الفلاني في ا ل أ و ل أقرأ ا ل كتاب الثاني بعد ه ك د ه أبدأ ب هذا ما ا فيه إ ش ك لا أ م أخذ ب يجوز ع ه هذا ويحدد التسبيح لك لا ل أ ح د من البشر أ ن يفعله نعم <تصفيق> هذه ا ل أ ي ا م توجد د ع ا ي ة لاسبوع المرور العربي وتقام بهذه ا ل م ن ا س ب ة معارض في نادي ا ل ش ر ط ة وتباع تذاكر الدخول بمبلغ مالي معين ثم يجري سحب على ه ذ ه التذاكر بجوائز ق ي م ة وغير ق ي م ة ولكن على الجوائز على مساو لعدد التذاكر فهل هذا السحب من اليناصيب المحرم أ م أ ن مجرد الحصول على ج ا ئ ز ة مهما كانت قيمتها ينفي الغبون ا أولا لا ل أشك أن هذا ضرب من و ا ل ج ر والقمار والسبب أسمع كلامي كلموني إذا ما فاعل فقها كل الذين اشتروا التذاكر لا يريدون الجوائز غ ي القيم يعني ر الدافع ل ل م س أ ل ة أ ن تكون الجائزه القيمه يعني اي زول ا ج ت ن ى تذكره ة ما ق لا يوجد م ر ص ص ب يكون خاتم باله في ا ل ع ر ب ي ة صح ل م ا صح خلاص اذا ت ق و ل و كله خ د ت م ل ل ع ر ب ي ة ثم يمكن يقال هذا إ ذ ا استوت الجوائز أ ي زول يرفع ت ذ ك ر ة بدون ج ا ئ ز ة هذا ما في اشكال بغرض أ ن تكون الجوائز م ح د ن و متساوية. اما إ ذ ا كانت ج و ا ز غير م ت س ا و ي ة هذا يعني أ ن المحرك ا ل أ ك ب ر ل ش ر ا ء ا ل ت ذ ك ر ة نفسها ابتداء ودخل ا ل أ و ل هو م ا قال ا ش ت ر ي التذكرة ه و د العربيه ر ا عشان ك د ه ق ا م يشترى ا ل ت ذ ك ر ة ده واحد اثنين حصل غارم وغانم حصل غارم وغانم ا ل ع ر ب ي ة تملكه عشرين مليون عدد الناس الزول ي اشتروا ت ا ر عشرين تجيب عربية ا ز و ل ال جاب العربيه بالف جهه أ و ب أ ل ف ي ن ب أ نمسك الجاب ا ل ع ر ب ي ة ذا جاب ا ل ع ر ب ي ة بكب غانم ولا غانم يعتبر غانم يعتبر غانم في هذه ا ل م ع ا م ل ة المسألة طيب برضو وناس غ ا م ي ن من جانب جانب شنو؟ جانب شنو؟ ك ث ر ة المال الذي أ ت ا ه م بسبب شنو؟ بسبب ا ل ع ر ب ي ة فحتى لو في بيع بتاعتذكرة ومعاها ف ي ج ا ئ ز ة غير ق ي م ة ص و ر ي ة ليست ف ا ع ل ة في الباعث والمحرك ا ل أ س ا س ي لولوج المعرض والدخول فيه هذه ا ل أ ي ا م انتشرت كتب تتحدث عن حرب آ خ ر الزمان وعلامات ظهور المهدي ونبوات الرسول عليه الصلاه والسلام في كل ما يجري صحيحة الأحاديث لأن الان ن و ل أ ا إلى ثلاثة القسم الاول احاديث ص ح ي ح ة فتح ر و م ي ة قتال المسلمون اليهود واختبائهم خلف الحجر وتكلم الحجر ونطقه كويس؟ نزول عيسى خروج الدجال بعث المهد المنتظر أ ح ا د ي ث ثابته ص ح ي ح ة هذا القسم ا ل أ و ل من ا ل أ ح ا د ي ث حصار بغداد حصار دمشق أ و حصار الشام أحاديث ان حصار الفرات عن جبل من ذهب عود ج ز ي ر ة العرب مروجا خضراء صحيح فشك. اتنين احاديث صحيحه ما فشل اثنين احاديث ض ع ي ف ة ثالث ضعفها مثل أ ح ا د ي ث اااه أه... س ه ي م ا ل ا كان يقولون عن صدام السفياني أ ح احاديث د ي الصفياني ث أ السفياني أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة ا ل خ ز م ة الثالث أ ح ا د ي ث و هي آ ث ا ر م ن ق و ل عن نعيم بن محمد المختلف فيه حتى في التوثيق ان م ع ي م بن محمد في مخطوطات لم تتحقق من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ا س ن ا د ي ة و ا ل ع ل م ي ة ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ر و ف ة التي ت ن ق ح بها الاحاديث بثلاثه اقسام معظم أ ح ا د ي ث محمد عيسى داود هي أ ح ا د ي ث سلوك أ ح ا د ي ث المخطوطات واحد ي ث المخطوطات اثار ونعيب ن محمد صاحب كتاب الفتن ا ن ف س ي ب ا ل م ن ا س ب ة مختلف فيه مش مختلف إ خ و ا ن ن ا في ثقته وعدالته في ضبطه وحفظه ده دشنو؟ الأحاديث واحد واحد أحاديث الأول عقيدة وليست عقدة شنو نمسيك الأول وليست ذي القسم أ ح القسم د ي ث ا ا ل أ و ل عقيده ة و ل ي انا أ ؤ م ن ب أ ن عيسى سينزل ولكن لن أ ن ت ظ ر ه حتى يقيم الدين س أ ق ي م الدين ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلا يعني عيسى عندي ع ق ي د ة إ ن ه حينزل لكن ما ع ق د ة ع ق د ة م لربع الدين ا ل ر ا ن ت ي س ي ك ت ل و والله ما في ط ر ي ق ة تحلى الا ي ج ي عيسى والله مع أ م ر ي ك ا د ي إ ل ا ي ج ي نعيسى ذكر ا ن باطل هذه ع ق د ة تصبح المهدي حي ي ج المهدي المنظر حي ج ي ويصير الله في ل ي ل ة و ي م ل أ الدنيا عدل ا لكن المهدي و عيسى ل م ا ن ز ل و ا عيسى ل م ا ن ز ل ا ل م ه د ي ل م ا ن ج ي ح ي ب د أ الدين من اول ل أ ولا حيجوا م ج م و ع ة لا ت ز ا ل ط ا ئ ف ة م ن أ م ة على الحق ظ ا ه ر ي ن لا يضرهم من خ ذ ل ه م ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر ا ل ل ه وهم انت ك و ن في ا ل طائف ة المنصوره أ ع م ل الدين ي ج ي عيسى تكون ج ن د ي من ن ج و د ه تكون جاهز وكم ماجا ء يكون كل جيل دوره تجاه العصر بتاعه وهو فيه. كل جين ينبغي ه كل جيل ي أ ن يطلع بدوره في العصر الذي يعيشه فما معنى هذه ا ل أ ح ا د ي ث والروايات هل هي إ ق ع ا د الناس أ م بث ا ل أ م ل و إ ن كنا نحتاج إ ل ى بث ا ل أ م ل ينبغي أ ن يبث ا ل أ م ل عبر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة أ م ا الجفر هذا أ ي ن الجفر وهل هو من مصادرنا ومراجعنا ا ل م ع ت ب ر عليها الجفر انا ممكن ا ي اكتب لي عشرين ص ف ح ة في البيت واقول د ا جفر ع م ر بن الخطاب ه ل ب س أ ل ن ي منه واحد يمشي يالف له جفر يقول د ا جفر او بكره الصدي ادران من ن الصديق ا قال لنا ي وين دي جيت وين الاسناد ا ن ه ده ح ق عن ا ل ط ا ن و ن م ك ن انا خزوز يعني من ر ا س هذا ه كلام باطل ينبغي الا يلتفت اليه ان يلتفت الناس الى العمل اكثر من غيره أ ن ت ذكرت أ ن ه ينبغي ربط أ ح د ا ث الدنيا ب ا ل آ خ ر ة وهل يمكن إ ذ ا ر أ ى إ ن س ا ن ا م ر أ ة ج م ي ل ة أ ن يقول هذه من نساء الدنيا فكيف بتحور العلم ي ن لفت دورانا ا خ ل و ه ا ل ش ي ء ا لفه ل دوران عديم واضح آ خ ر ب ث ن ل ت مركز عفراء كونه تمشي مركز عفراء تعايق حرام حرام ما حرام كونه الوافد ض ل م تذكر ا ل ق ب ر ده حرام اول ح ا ج ة بخليك ت ع ا ي ل ا ش م ت اهتداء مدعي اليه ف ه ا يعني امر واضح التحايل فيه واضح هل يمكن ان احب زميله محترمه في الله ازود اسئلتك كلها خطيره ة يخوانا شوفوا اصطل الحف ا في ل ل والبغض اوثق عورا ولا يستثنى منه رجل ولا امرأة لكن أنا اقول لك وكلام يقول الله الايمان امرأة انا كلام الحافظ ميان رجل لكن لك الباب الكلام يقول اعجبني في في يستثنى هتين منه هذا من من حجر الحديث رجلان تحابات الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجلان يعني ما رجل و ا م ر أ ة طيب لكن طالما ان ا ل أ م ر قائم على الدين إ ن م ا المؤمنون ش ج ن ب ا خ و ة و أ ن ت تحب الالتزام و ا ل ا س ت ق ا م و اذا ل ا ا س ت ق م ة إ أ ع ج ب ت ك ف ت ا ة م ت د ي ن ة و أ ن ت ما أ ع ج ب ت بها إ ل ا ل أ ن ه ا متدينه هذا ضر من ضروب ا ل ح ك و ق ر في قلبك تجاهها كلام ابن حجر عليك ان تحب الصالحات, أنا وإنت الصالحات. بغض النظر عن أ ش ك ا ل ي أ ن ا أ ح ب أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة و أ ح ب خ د ي ج ة و أ ح ب ن س ي ب ة بنت كعبه ا ل م ا ز ي ن ي ة و م عماره و أ ح ب س م ي ة بنت الخياط و أ ح ب أ س م ا ء بنت عميس و أ ح ب ام س ل م ة و أ م ه ا ت المؤمنين و أ ح ب ه ن ما في ذلك ف ت ن ة لكن حب النساء اللائي معك في الدنيا الحب سيف ي قلبك اخبارها يؤدي إ ل ى الفتنه فالاخبار متقيد إ ذ ا استوى الجنس يعني بنت ممكن تقولي ل أ خ ت ي احبك في الله ولد ممكن يقولي ل ولد أ ح ب ك في الله لكن ولد ما ي ق و لا لي بنت ب ح ه ف يقولي الله ولو كان يحبها الله وما ولو في في بنت ت ل ولد أ ن ا ب ح ب ك في الله ليه؟ لعدم ي ه ل وجود أ م ن الفتنه هذا كلام ابن حجر وكلام من تيميه خلاصه كلام ب ت ا ع ه يعني إ ن ه أ ص ل ا أ ن ت أ ح ب ب ت ا ل ا س ت ق ا م ة أ ي ن م ا كانت حتى ولو بغض النظر عن وشها قال لما هي م س ت ق ي م أ ن تجاه بتكون مرتاح ا وبتدعو ل ا لها خ ي ر أولاك ت خ ب ي أ ح ب ك في ا ل ل ليه؟ لا احتمال يلبس ل ه أن ش ي ط ا ن بس ك د ه قال رجلان ي الله و م ن أ ح ب أخاه فليخبره الفقاء ي بعض ق و ل على ل أنا ع منها و م ل ك ع ل م ودعي لها ا ل ى أعلم طيب ذ ك ر ت أ ج ر الرجل الذي يصبح صائما ويتبع ج ن ا ز ة ويزور مريضا وينفق على مريض هذا مختص بالرجال فماذا عن النساء إ ذ ا أ ر د ن ا مثل هذا ا ل أ ج ر وخصوصا إ ذ ا كانت ا ل ف ت ا ة غير م ت ز و ج ة ليس لها زوج تحسن تبع له طيب الذي أ م ي ل اليه أ ن ه ا لو فعلت ما هو يمكن في حق النساء فإنها تنال الأجر كله الأجر بمعنى يمكن أ ن تصوم ويمكن أ ن تطعن مسكينا ويمكن أ ن تعود مريضا تعود عيادة وعيادة وإن المسجد فعادته درداء مريضا ممكن امرأة مريض من أمة رجل البخاري الرجال الرجال رجل يكشنه في جاز باب النساء النساء أهل كيف؟ وقال ز عمر و ا و بكر هيا نزور أ م أ ي م ن ما فيها خرمة. تشيع شكال ما ف ي خ ر م ه تشيع ا ل ج ن ا ز ة إ ش ك ا ل ب ا ل ن س ب ة لها ل أ ن ه ا ي خ ت ض ي ان ه ز و ر اي مش ي المقابل وادفن وكذا هذا نسمه ف ش إ ذ ا فعلت الثلاث ب ن ي ة ما اجتمعنا في امره إ ذ ا ادخله الله ا ل ج ن ة يعتبر ك أ ن ه ا ش ي ع ا ل ج ن ا ز ة بنيتها في ذلك اليوم وتدخل في ا ل أ ج ر إ ن شاء الله والدليل هذا هو ا ل أ ل ي ق ب ر ح م ة الله نعم يقول أ ن ا شاب ملتزم أ ق ع بعض ا ل أ ح ي ا ن في معاصي خ ف ي ة ف أ ر ج ع عنها واعود ث ا ن ي ة كما أ ش ع ر في نفسي بعدم تعظيم الله وحاول م ج ا ه د ة النفس ولكن في نفسي شيء ل أ ن ي أ ت و ب ومن شروط ا ل ت و ب ة ا ل إ ق ل ا ع و إ ن ي أ ع و د أ ف ي د و ن ا جزاكم الله خيرا المجاهدة المجاهدة عليك بالمجاهدة عليك وعليك ب تقويه جانب ا ل إ ي م ا ن الايجابي إ ي ج ب ت نفسك ا ل إ م ا ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ت ت أ م ل تحاول أ ن تبكي و أ ن ت خاليا و أ ج ل شيء الخلوه بالله وقت النزول ا ل إ ل ه ي هذا في لم شمل القلب وجمع س ع ة تفرقه و إ ق ب ا ل ه على الله عجيب الخلوه به وقت النزول ا ل إ ل ه ي مناجاه له سبحانه وتعالى أصلا الله تعالى أي وفقين يقول بعض الناس أ ن الالتزام يجب أ ن يؤخذ هونا و أ ن المرء لا يدخل في العبادات ف ج أ ة ويرجعون ا ل حديث ي ن س بن سلم لا أ ح ف ظ نصه لكن أ و غ ل و ا فيه برفق أ و ما شابه ذلك طيب الخاطئة المفاهيم الخاطئ يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين متين حديث البخاري الصحيح فيه برفق أخوانا والسلام فأوغلوا هذا الله الصلاة من إن ف إ ن المنبت ة لا أ ر ض ا قطع ة ولا ظهرا ابقى ولن يشاد الدين احد الا ي غلبه د ي ن مفعول به محل معناه ما أحدا حتى الفعل والرواية الثانية لن يشاد الدين أحدا يعني الدين يشاد يعني استطيع إشدك تكون صارم في التزامك إ ل ى الحد البعيد لا بد من أ ن تروح على نفسك والترويح ليس ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل ا ل ا س ت ق ا م ة والترويح م ر ة م ر ة ثم لا تتشدد أ ي لا تتجاوز المقدار الشرعي يعني مثلا قال لك ا ج ر ة المؤمن في نصف ساقه ولا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين وما أسفر الكعبين من النار. واحد يقوم مزافة من الكعبين النار أسفر ي ل ف س ج ل ا ب ت ه ل ح د ا ل ر ب ة ده ل ن ي شاددين ا ل أ ح د إ ل ا غلبه و ل ن ي ش ا د ا ل د ي ن أ ح د ن ا ل ا غلبه ده ي ه و ز ا ت و ل ت ن ط ع ل اللوشنو ه اتشدد ل في غير موضع ا ل ش د ة لكن زو د ا ي ط ب ب س ن ة او ل صنف كان ب ي ع م ل ه لو ق ل تلات مسدد ما ع ن ى ل ك ل ا م إ ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضشنو ب ر ض ه مسددد هذا كلام غير صحيح الالتزام ب ا ل س ن ة ب ا ل ل ح ي ة بالتقصير الاهتمام بهذه المظاهر حتى بالسواك دي م ا دين من ا س ت ه ز أ بشيء من الدين ولو كان السواك كفر كما قال الشافعي رائع ل أ ن ه ب يكبر استهزاء بالمشرع ل ي ه ت س ر ع لنا كلام فارغ زي ذا يا اخي قشور ما عنده ا معنى الدين ما قشور لكن القشور دي شرع رب العباده اللي خلق الدنيا كلها شرع رسول الله اللي جاء يعلم ا ل ب ش ر ي ة لذلك أ ق و ل أ ج م ل أ ح ب ه هذا من تلبيس الشيطان ما تلتفت لمثل هذا الكلام ما تشاد الدين ما تشدد في غير مواضع ض ع ل قلت الأجانب د ما ذوما يصافح تصفح في خ م الشده ت ا ت د ل أ ن دين وعدم تصافحي وتضيع إنك نشنو أجاز أما الشارع هذا ما الأوقات وقراءة على ذلك القرآن وعدم الاستهتار وتضيع الوقت حفظ وقص هو ا ن الام لما ترى ا ل ق ر آ ن ك ت ي ر ت ق و ل يا بنتي انت مالك يا بنتي ما اشوف البنات الثلاثه م ل ي ق ن ب ا في المرايه ويسرحا ويعمل في ا ل أ ح م ر ا ل شفايف و ي م ش ى ا ن ت ما ل ا ي زيه ا ن ت مالك ك و ز د ه نوع من أ ن و ا ع الضلال ه زور د ا يحفظ وقته يا اخوان نشوف يوم ا ل ق ي ا م ة م ا ف ي إ ل ا الحسنات والسيئات بعدها يتكثر من الحسنات ي ت ك ث ر من السيئات زاد يزيد حسناته لانه يجب ان يكون ه ن ا ب امر يجب ا ف ي ح س ن ا ت ا يجب ان ي و ن ن ا ك ا م يجب يكون هناك امر يجب ن يكون ك ا ن ج ب ان ي ن هناك ا ن ر ي ج ان و ن ا ل امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك ا م ل يجب ان ي و ن ه ن ا امر يجب ان ي ك ن ه ن ا امر ي ج ان ي ك ا ك ا م ي ج ان ي و ن هناك امر يجب ان ك و ن هناك امر ي ب ان ي ج و ز ل ل م ل ت ز م ت ق د ي م ه د ي ة ل م خ ط و ب ت ه ع ب ر و ص ا ك ا م يجب ان يجب ان ي ن ه ا ا د ي أ خ و ن يجب ان ان يجب ان هناك ي م ر يجب ا ي ب ان ه ن ا م ع ن ى ا ل ك ل ا م والله ي ا أخي الذي أ م ي ل إ ل ي ه فتوى شيخ ا ل إ س ل ا م تيمية بعدم الجواز أ ن ه ا قد تحدث ن و ع من أ ن و ا ع التعلق ف إ ذ ا أ ح د ث التعلق ولم يتم الزواج كيف الامر أ أ م م ر ن أنا ممكن باب الهبة بجوز العامة و ز أدي زور في الشارع خلي ناجي ممكن ألاقي لي بيت عندي مع أديها ساعتي كي ساعتي ألاقيها تاني لحد دي يوم الشارع ما لها ولا شاء أقول لحد الله مع عشان علاقة ممكن إن إن بيني القيامة أقول قصر بينها لكن ا ل ق ط ي ب ة هو أ د ا ه ا لكي ت ن ش أ شيء ه ا ل غ ر ض من ا ل م س أ ل ة يعني ما هي هي هيبه عامه هيبه, هيبة عامه يجوز لا يوجد شيء لكن خصها ب ه د ي ة بالذات تحدث شيء من التعلق أ م ي ل إ ل ى ترك ذلك ولا أ ق و ل بالتحريم ولكن أ ق و ل بالكراهه ا نعم هل يجوز أن أنادي أمي باسمها أم يعتبر هذا عقوق و الله هو لا يعتبر عقوق ولكنه يشبه العقوق أ و يشبه العقوق الحديث الذي أ خ ر ج ه البخاري في ا ل أ د ب المفرد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ د ب ا ل و ل د مع و ا ل د ه أ ل ا ينادي ه بسمه ا و أ ل ل ه يمشي أ م ا م ه و أ ل ل ه يجلس قبله من أ د ب ا ل و ل د مع و ا ل د ه أ ل ا ينادي ه بسمه ا و أ ن لا يجلس قبله و في ن ل ت م ا ت ن ب ه زهما بعد و الله تمشي امامه فهو لا يعتبر عقوق بهذا المعنى إ ذ ا لم يقصد به الاحتقار أ و إ ذ ا اعتاد ا ل إ ن س ا ن عليه ولكنه قد يشبه العقوق و ا ل أ و ل ى ا ل م ن ا د ا ت ب أ س م ا ء ا ل أ م و م ة ا ل ف ئ ة التي فيها تكريم نعم ناخر أنا أن الدين النقاب أنا دايد يعني الأخوات. إخواننا أعرف الالتزام أطمم سؤال شاب بداية راية دايد الأخوات أخوات طريقي فأريد أول شوف في في في حيث م ا ب ا ل ض ر و ر ي الواحده عشان تكون م ل ت ز م ة لازم تكون م ن ق ب ة ممكن تكون ملتزمه ة هي م ن ق ب ة إ ذ ا ر أ ت أ ن النقاب مستحب وتبين لها وترجح ب ا ل أ د ل ة التي ظهرت أ ن النقاب مستحب وقامت ما اخذت بيه لا تعتبر غير م ل ت ز م ة د ه مفهوم خاطئ إ ذ ا كان ب ا ل ص و م وتعرف على النوافل وتؤدي الصلوات و ا ل ف ر ا ئ في وقتها وتدر والدينا ولا تفعل المحرمات ولا م ا بتبشي ح ف ل تسمع ولا بتعدغونة ولا ب ت ا ل كذا م ل ت ز م ة جدا وما م ل ق ب ة مفهوم ان ه الالتزام نقاب بس ما صحيح لكن انا انصحها اذا كانت في ب د ا ي ة الالتزام ان تحرص حتى على المستحبات ده ابتداء لان المستحب ت ض ي ع ه حرمان وعدم ا ل ه د ا ي ة اليه عدم توفيق لان المستحب مستحب ليس ان مجلس الوزراء ولا المجلس التشريعي ل و ل ا ي ة الخرطوم وليس مستحب عند ا ل ق م ة ا ل ع ر ب ي ة المزمع انعقادها في تونس إ ن ه ا مستحبه عند الله ورسوله الا تريدين ما هو مستحب عند الله ورسوله ع ن د يأخ رئيس الجمهورية ولا عميد الكلية لي لأنه مستحب منه مستحب الجامعة ممتسع تعملوا مستحب حسن أستاذ تحت الجراحة عن ولا عند المستحب ان أ س ت ا ذ ا ل ج ر ا ح ة كيف يتعاملون معه من أ ج ل أ ن تستخدجوا علمه يا أ خ ي هذا مستحب عند رب العباد وعند رسول الله إ ل ى العالمين مستحب عنده المستحب دا دا دا دا دا دا دا معنى أن أن أن أن من المسألة يستحب ليحصل كعب ينبغي بهذه الأحبة بهذه عنده الاختناع إخواننا أن وأنا أناقش إخواننا ده ده ده ده ده الكيفية أيها شيء يكفي ا ل م ن ق ب ة أ ن وجهها و أ ن لبسها كلبس أ م ه ا ت المؤمنين والصحابيات أ ج م ع ي ن بس ك ف ا ي ة كان ما فهمه دليل ولا نص بس ف ض ي ل ة هذه ف ض ي ل ة ثم كثير من الطالبات أ و الشعبات ت ق و ل لك يا شيخنا الحجاب ده مستحق ولا واجب نفس الكلام اللي قلناه في ب ي ر والله العلماء اختلفوا تقول ط إخوان أخوان اختلاف ل العلم م ا العلماء لم ينصب دليل على الحل والتحريم أ والجواز والاباح إ ب ح ة يعني ما م تقول الشدى دليله العلم الدليل العلم اختلفوا الكتاب السنة الإجماع القياس إما وإما وإما وإما وإما من وإما من السنة وإما من الإجماع وإما من من شنو هل حيث اختلاف العلماء متى ينصب الاختلاف دليل الاختلاف يساق ل ل إ ع ذ ا ر يعني شنو العلماء ا خ ت ل ف و ا م ع ل ا ما تنكر عليه لكن متى بعد أ ن تجتهد في أ ن ت أ خ ذ بالحق يعني في زول يعرف و ا ح د ة ت أ خ ذ حكم النقاط خ ش ة ا ل م ك ت ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ك ت ب ة ك ث ي ر ة إ ذ ا م ت ج ر د ة بتخاف ربنا تخش بدون ميول م س ب ق ة يعني بتكون م ا ئ ل ة ل أ ن ه يا الله النقاب ده يطلع مستحب يا الله ب س ي ب مستحب تفتش اذا لاقاها دليل بتاع وجوب تنطع وكان لاقاها دليل بتاع استحباب تفرح به وبعد ده قامش اخرت أ بالاستحباب قالت دي س ه ل ة دي آ ث م ة ل أ ن ه ا ما تجردت لكن في وحده مجدده ما عندها ميول لاي ل ش ت و ب وتبين لنا مستحب وتبين ان المستحب لا, ي... لا يعاقب تاركه تركته وما أ خ ذ ت به هذه مجتهده وليست ا ث م ة شو الفرق بين النفسيتين والعقلتين والروحين في البحث والتجرد عن الحق خلاف العلماء ليس دليل إنما ه ولا و ح ج ة إ ن م ا هو فقط من باب ا ل إ ع د ا ء إ ذ ا وقع الخلاف وبعد أ ق و ل الذي أ ف ت ي به وجوب الحجة النقاب النقاب الذي أ م ي ل إ ل ي ه قول ا ل ش ا ف ع ي ة والحنابله بالوجوب وقول ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف ب ا ل ا س ت ح ب ا ب ونقل ابن عابدين في حاشيته ونقل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 ومره ترشا لكن تخيل ا ل ف ت ا ة معظم ا ل س ن ة في كل ترطيب هنا في دكاتره درسه وزملاء ف ي و ف ي ا ل غ ف ر ة ووين ف ي ا ل ومواصلات ف ي بتركفيه ا وبعدها ف ي ت ر ج و ب ع في المستشفى أ ل ا يعتبر هذه ف ت ن ة توجب النقاب يعني المستعده في حق ا م ر أ ة أ ص ل ا وقرنا في بيوت كنا ما بتطلع كتير و م ر ة م ر ة تمشي و ك ذ ا ا لكن و ح د ة ق ا ع د وسط أ و ل ا د طوالي معظم الوقت وسط في ا ل ق ا ع ة في المشرحه في المعمل في الكيدة طيب المعمل أنا دي يدر شنو ذ ا الوجوب والأدلة على تطول شيء من قد في ل ا ن س ت ط ع أن ن س ط ه المعمل في هذا ا ق يقول ا السائل ما م من ي حق ط ي شاب ع ه في ا ج ا المذكرات الدينية الصغيرة وبعض الكتب الدينية م ع بعض وبعض ة في مكتبته من أجل أن تلتزم أن أجل أ و ي ض الكيده ا ت المذكرات ب ا ا ل ك أ د م ي ة ت ب ا ل الكتب المذكرات الأكاديمية, تبادل الكتب المذكرات الأكاديمية من باب الزمال ليس باب من ي ف حرق شرعي لتحقق المصلحه بذلك مع م ر ا ع ا ة أ د ب الشريعه ة تقول ي إنت وتستفيد غضي وغضي بصرة بصرة حتى لو شرحت ل ي ما فيش ك ل ن لكن ما ليه واحدة تجنب ليه تشرح ليه وحده براها ق ت ج ن ب وتشرح ليهم وكانت لقت واحدة ت شرح ليهم يكون أ ح س ن إ ل ا هي تقول والله أ ن ا ما قاعد أ ف ه م من صحباتي إ ل ا يشرح لنا ولد وده ما صحش طبعا ف إ ذ ا اتوجد غير كده أ ح س ن ما توجد يشرح لهم يكونوا ق ا ع د ي ن يعني قاعدة م ح ت ر م ة يشرح لهم زي مثل استاذ بدرسهم ما في شيء يمنع يتبادل معاه المذكرات ا ل أ ك ا د ي م ي ة إ ذ ا احتاج ما في شيء يمنع هذه ا ل م ع ا م ل ة والمذكرات ا ل د ي ن ي ة من بابي اولى لكن إ خ و ا ن ن ا المقصد الشرعي في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا اتقوا شنو اتقي ا خ و ا ن ا عن شنو أ ب ع د مش كدا الرسول يقول لك اتقي ي ت خ ي ل يا اخوانا كلام يعني خطير ا ل آ ن ما في ا ت ق ا ب ب ا ل م ن ا س ب ة أ ت ل ق ي البيت والولد ق ا ع د ي ن مع بعض جنب أ ن ا شفت و كم كثير في الجامعات ق ا ع د ي ن في البوكس ي بولا البيت ق ا ع د ن في البوكس ي والولد قاعد جايين هنا ط في البوكس ي ويضحكوا يضحكوا س ب ع ا ل ي و ط ر ح و ا ق ع مننا ومرات يعني يطاقشوا بيدينهم كده يعني يجبوا نكته ولا ي ج ب و ل ن ق ط ة من التعبير إ ن ه ع ج ب ت ه ن يقوموا يطاقشوا كده ت أ خ ذ الدار دمه و ت د ي ه ه و ي أ ك ل يديهم ده والله علامات آ خ ر الزمان الساعه ذ الربت إ خ و ا ن ا د ه معقول ي ع ن ي أ ن يكون فجاءته احداهما تمشي على استحياء فتراعي المقصد ا ل ص ر ع في ا ل ت ق و فما تقوم تعمل ا ل ح ك ا ي ة تتلعق كل م ر ة تديها ر س ا ل ة قبل ما ت م د ك تقول ج لها ن ي ة د ه م ع ن ا ه ا الزلده يعني خليك حد ذ دمعن الكلام حتى لو وجدت مذكرات أ و رسائل أ و ا ش ر ط ة ولو ت و ج د أ ن يتم هذا بين البنات مع بعضهن هذا أولى وأتم نكون و بذلك ل يعني ن قد ص اولى إلى نهاية المحاضرة نهاية ا إ ج ا ب ة ع ل الأسئلة التي سطعنا أن نجيب عليها إجابتنا الأسئلة لبقية أن نعتبر نجيب عن عدم واتم ل ل ا عليكم ورحمة الله ب <تصفيق> 私は毎日会えたばかりだな。<音声><音声>